الى الكلام على المفهوم بعد ان تكلم على صرائح الالفاظ وما تختضيه صرائح الالفاظ حيث بحثها النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمخين ثم بعد ذلك ياتي الكلام على ما يفيده اللفظ لا في محل نطقي وهو المقصود بالبحث هنا وهو ما يعرف عند اهل العلم بالمفهوم فدلالة الكتاب والسنة إما دلالة من حيث المنطوق وإما دلالة من حيث المفهوم فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق الأول يسمى منطوقا كفهم تحريم التأفيف من قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكلهما قولا كريما فهذا نص في تحريم التأفيف لأن النهية يقتضي التحريم ففهم تحريم التأفيف من من منطوق قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف وفهم من فحوى هذا الخطاب وفهم من مفهومه ومما دل عليه لا في محل المطقي تحريم الضرب من باب أولى لأنه إذا حرم التأثير وهو أتضجر أن أف يعني يتضجر فإن الضرب الذي هو أولى في إذاء الوالدين يكون أولى بالحكم يعني الضرب أثره في إذاء الوالدين أقوى من اثر التأثير فيكون أولى بالحكم الذي هو التحريم فالآيات دلت بمنطوقها على تحريم الضرب على تحريم التأفيف ودلت بمفهومها على تحريم الضرب هذا المفهوم مفهوم موافقة مفهوم موافقة لأن ال الذي أخذ من غير منطوق اللفظ موافق موافق لما دل عليه منطوق اللفظ فسمي هذا عندهم مفهوم موافقة وأما النوع الثاني من ألواع المفاهيم فهو مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه له حكم مغاير لحكم المنطوق وحينئذ يعلم أن المفهوم عند أهل العلم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة يقول هنا رحمه الله أما المستفاد من فحو الألفاظ الفحو ما أفاده اللفظ لا من صيغته يعني هو بمعنى المفهول ما دل عليه اللفظ لا من صيغته الفحوة في اللغة معنى القول تقول هذا فحوة كلامي ثلان أي معنى كلامه ويسمى أيضا إشارة وإيماء ولحنا ومنه اللحن اللحن وليس يسمى إشارة وإيماء ولحنا لكن اللحن الذي هو بالتحريك هو بمعنى الفطنة والذكاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ولعل أحدكم أن يكون الحن. الحن بحجته من, من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحو مما أسمع فقول أن يكون الحن بحجته يعني أن يكون أقوى على أدائها وأذكى في التعبير عنها فاللحن الذي هو بالتحريك هو بمعنى الفقنة والذكاء فاللحن حول هنا المستفاد من فحو الألفاظ يعني مما دل عليه اللفظ لا من صيغة يعني لا في محل المطق والمفهوم عكس المنطوق كما سبق وهو قسماني مفهوم موافقة ومفهوم خلفة الموافقة ما يوافق فيه المفهوم المنطوق في حكمه وتارة يكون أولى وتارة يكون مساويا فاصطلح بعض الأصليين وهذا شاء عند المتأخرين أن فحو الخطاب إن يكون المفهوم أولى وإن يكون مساويا يسمونه لحن الخطاب واضح يقولنا يعني هذا الصلاح وإلا في الأصل هي بمعنى واحد أو معنى متقارب لكن الصلاح المتأخرون أو شاع هذا فيهم وبعضهم لا يقولوا هذا لكن الخلاف قريب يقولون إن يكون مفهوم الموافقة اللي هو المسكوت عنه مثل المنطوق في الحكم لكنه أولى منه يعني هو موافقة لأنه نفس الحكم لم يختلف عنه فليس مفهوم مخالف لكنه أولى أولى يعني أولى بأن يكون الحكم فيه مما دل عليه اللفظ في محل النطق فهذا يسمونه فحو الخطاب كما قال السيط فحو الخطاب إن يكون أولى وما سوا فلحنه وقيل من كما يعني اختلف هل هذه الدلالة دلالة لفظية ولا دلالة قياسية والصحيح في المذهب أنها دلالة لفظي إذن تحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم موافقة أولى يعني الضرب أولى بالتحريم من التأفيف فيسمى هذا عندهم إيه؟ فحو الخطاب يعني دل اللفظ بمنطوقه على تحريم التأفيف ودل بفحواه على تحريم ضرب الوالدين طيب مثال ما كان مساوياً يعني ليس المنطوق ليس المفهوم أولى من المنطوق لكن مساوي له في الحكم وهو أيضا في نفس الدرجة مثلوا له بقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فالآية تدل بمنطوقها على تحريم أكل مال يتيم وتدل بمفهومها الذي هو مساوي للمنطوق مفهوم موافقة المساوي المنطوق على تحريم إحراقه وإطلافه بالإحراق ونحويه تحريم إتلاف هذا المال بالإحراق ونحويه لأنه نفس المعنى لأن الذي من أجله حرم أكل مال اليتيم ليس أن تستمتع بالطعام والشراب ليس مجرد الاستمتع بأن تأكل من مال اليتيم ولكن مراد أن أنك أتلفت مال اليتيم وأبسته عليه والواجب أن تحفظه له فلو أتلفته بصورة غير صورة الأكل يكون هذا محرما وهو مساو لما دل عليه اللفظ في محل النظر فلا يقول أن قائل الآية حرمت الأكل وأنا لن آكله ولكني سأتلفه بصورة أخرى غير الأكل نقول هذا مثل المنطوق في الحكم فهذا مفهوم موافقة مساو للمنطوق يسمى هذا عندهم ايه؟ لحن الخطاب يسمى عندهم لحن الخطاب نعم الأول لاقتضاء وهو الإضمار ضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية هذا التقفيم اللي قال المؤلف رحمه الله وهو وأما المستفاده فحو الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب يعني لم يفصل بين المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ولا بد من التفريق الذي لكرته لأن مفهوم الموافقة عرفنا أنه يوافق فيه المفهوم المنطوقة وقد يكون أولى وقد يكون مساويا أما مفهوم المخالفة فإنه يخالف المفهوم فيه المنطوق الحكم فيما سوكت عنه غير الحكم فيما نطق به الدليل وهو مسمى أيضا عندهم بدليل الخطاب تجد هذا التعبير كثيرا يقول دليل الخطاب دليل الخطاب معناه إيه مفهوم المخالفه وليس المفهوم مطلقا لا يعني ليس مفهوم المخالفه يسمى دليل الخطا مفهوم الموافقه فمنه فحوى ومنه لحن وقد يقال مفهوم الموافقه باطلاق وقد يقال لحن عليهما وقد يقال فحوى عليهما وغير ذلك من ما تجده في الكتب لكن لا بد بين دليل الخطاب الذي مفهوم المخالفه وبين مفهوم موافقائيا كان فتسميه لحنا او سميه فحو او غير ذات فقول هنا الاقتضاء اختلف فيه قيل هو من المنطوق قيل هو من دلالة المنطوق اصلا وليست من دلالة, دلالة مفهومية لان معنى الاقتضاء اذا توقف صدق الكلام او توقف صحته عقلا او شرعا على تقدير كلمة او على اضمار يعني. فدلالة اللفظ الدال عليه على معنى هذا الشيء المضمر تسمى دلالة اقتضاء ضربا مؤلف لهم مثلا بقولي عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بني أو إنما الأعمال بالنيات لأنه إنما بمعنى ما وإلا فمعنى الكلام لا عمل إلا بني هذه رواية لا عمل إلا بني طيب هل, يوجد هل توجد صورة عمل بغير نية نعم توجد صورة أعمال بغير نية يعمل الإنسان أعمالا كثيرا ولا نية له فيها فهذا الحديث فيه نفي العمل لا عمل إلا بنية طيب ونحن نرى في الواقع أعمالا بلا نية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام صادق لا يمكن أن يكون فيه مخالفة للواقع لأن الكذب إخبار بخلاف الواقع لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع فكيف أصحح هذا اللفظ يعني كيف أجعل هذا اللفظ موافقا للواقع أضمر شيئا أي لا عمل صحيح أو لا عمل مقبول إلا بنية هذا الإضمار يسمى عندهم دلالة إيه؟ اقتضاء يبقى إذا كان صحة الكلام أو كان صدق الكلام موقوفا على إضمار وهذا الشيء يعني يكون موقوفا عقلا أو شرعا يعني التوقف هنا يكون عقليا أو شرعيا فحينئذ لا بد أن أضمر شيئا في الكلام لفظة في الكلام تجعله موافقا للعقل أو موافقا للشرع حيث أنه لو بقي على ظاهره لكان فيه ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان طيب هذا الحديث يدل بظاهره من غير أضمار على إيه أنه لا يقع في الأمة خطأ ولا نسيان معين واقع والشرع يدل على وقوعه وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ربنا لا تؤخذنا إن فينا أخطان ونحن نرى يعني ما لا يحصى من وقائع الخطأ والنسيان والإكره فكيف يقومون يفهم الحديث إذن رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي رفع حكم الخطأ والنسيان أو المؤاخذة بالخطأ والنسيان فإذن هذا يسمى عندهم اقتضاء دلالة اقتضاء وهو الإضمار الضروري يعني ضروري عقلا أو شرعا لصدق المتكلم مثل صحيحا في قول لا عمل إلا بلي يعني لا عمل صحيحا لابد أن أضمر شيئا حتى يستقيم أو حتى يصح الكلام في فهمه يعني في موافقة الواقع او ليوجد الملفوظ به شرعا يعني او نقدر هذه الكلمة ونضمرها ليوجد الملفوظ به شرعا لانه قد يكون في اشكال ومن كان يعني مثل قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بد من اضماري كلمة وهي ايه فافطرف عدة من ايام اخر وانا من كان مريضا على سفر مطلقا عدة من ايام اخر طب انه صام وهو مسافر أو مريض هل نقول مثل ما قال بعضه الظاهريا يلزمه العدة لا وإنما المقصود فأفطر فإن يترتب على هذا الفطر أن يقضي في أيام أخر لأن القضاء لا يكون إلا لمن أفطر وكذلك فمن كان منكم مريضا في الحج في سورة البقرة فيات في الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية المردئ فحلق رأسه وهذا من محظورات الإحرام فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نصف هذه التقديرات مهمة حتى يفهم الحديث على وجهه أو تفهم الآية على وجهها وهذا الإضمار قد يكون عقليا مثل ما ذكرنا في الو... لا عمل إلا بنية ورفعا أمتي وقد يكون شرعيا كما مثل مثل فأفطر لقولي في عدة من آمن أخر أو عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم قلنا ان التحليم لا يرجع إلى الذوات وإنما يرجع إلى المعاني والأفعال فالمراد حرم عليكم وطء أمهاتكم يبا هذه دلالة ايه اقتضاء والصحيح أنها دلالة لفظية وليس الدلالة دلالة هي دلالة مفهوم كان المؤلف رحمه الله ادخلها هنا فقال اربعة اضرب وجعل الاول منها دلالة الافتضاء لكن الاقرب انها من دلالة المنطوق نعم. نعم الثاني الايماء والاشارة وفحو الكلام ولحنه يعني الثاني من انواع الدلالات دلالة الايماء والاشارة وفحو الكلام ولحنه عرفنا ان فحو واللحن قد يترادفان وقد يفرق بينهما في بعض الاصطلاحات وأن الفحو ما كان فيه المفهوم أولا من المنطوق على هذا التفريق واللحم ما كان فيه المفهوم مساويا للمنطوق وهما من مفهوم الموافقة وليس من دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة قال الثاني الإيماء والإشارة الإيماء دلالة الإيماء والدلالة الإشارة وضرب لها مثلا بقولك فهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة يعني الآية دلت والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبنا كان من الله دلت الآية بعباراتها بمنطوقها الصريح على وجوب قطع يال السرقة لكن ما العلة في وجوب هذا القطع التي إذا وجدت يترتب عليها القطع قالوا السرقة العلة للسرقة لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليتي ما منه الاشتقاء هذه قاعدة عندهم معروف تعليق الحكم بالمشتق يؤذن يعني يعلم بعلية ما منه الاشتقاق السرق مشتق ولا لا مشتق ما الذي اشتق منه الاشتقاق من المصادر عند البصريين وهو الصحيح اي السرقة فالمعنى الذي سرق والتي سرقت اقباع الصائد يهم لماذا لان السرقة علة للقطع فكلما وجدت السرقة وجدت وجد هذا القطع اذا كانت في ربع دينار فصائل كما دلنا عليه الشرق فالاية دلت بمنطوقها على وجوب قطع يد السرقة للسرقة ودلت بالاشارة على ان العلة في القطع هي السرقة. وبعيد عن لفظ الشارع أن يذكر مثل هذا المشتق إلا وهو يريد أن ما شتق منه علة ولهذا سميت هذه بداية إشار كأن النص يشير إلى أن العلة هي كذا وليس مجرد يعني ليس النص مقتصرا في دلالتي على مجرد وجوب قطع يد السارف والسرق بل للنص فائدة أو دلالة أخرى وهي أن السرقة علة في هذا القطع فهذه دلالة إشارة هل هذا المعنى مقصود أصالة من سياق الآية لا وإنما هو مقصود بطريق الإشارة فلهذا سميت دلالة إشارة وكذلك وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهم يقول أهل العلم هذه الآية تدل دلالة نطقية صريحة على أن الإنسان له أن يجامع امرأته إلى طلوع الفجر فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكله واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن أباح لك الاستمتاع بالأكل والشرب والجماع في الحلال إلى الفجر ويلزم من ذلك أنه قد قد ينهي الإنسان الجماع عند أذان الفجر فلا يدرك الغسل مباح له أن يجامع مراته إلى طلوع الفجر الآن بقيت ثواني معدودة على أذان الفجر نقولنا لابد لصحة الصيامة أن تمسك جدء من الليل الآن ثواني معدودة ويطلع الفجر فأنهى الرجل جماع امرأته في هذا الوقت ولم يؤذن عليه الفجر هو مجامع إلا عندنا لو حصل هذا تبقى مشكلة كبيرة لأن يلزمه القضاء والكفار إذا كان في رمضان لأن النزع جماع فهو مجامع وأنهى الجماع ونزع. قبيل الفجر بثواني شيء لا يمكن أن يدرك فيه إيه؟ غسلا فطلع الفجر عليه وهو جنوب فالآية تدلت بالإيماء على صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنوب أخذنا منين الضلالة دي الآية لم تسق لهذا الآية ثيقت لبيان جواز جماع الرجل امرأته طوال الليل من المغرب إلى الفجر في أي وقت من هذا الليل لكن دلت الآية بالإشارة أو بالإيماء على أنه يلزم منها ويلزم من جواز جماع المرأة إلى الفجر يلزم أن من جمع في أخر رحبة من الفجر سيطلع عليه الفجر وهو جنب ولا دا ما يلزمش صح؟ لزوم عقلي لا يمكن أن ينفك لأن إذا جمعت إلى الفجر سيطلع الفجر وأنا جنب والآية أباحت لي الجماعة للفجر فلازم من ذلك صحة صيامي لو, أصبح لو أصبحت جنوبا فهذه تسمى دلالة إيمان نعم الثالث التنبيه هو مفهم الموافقة هو سمه تنبيها هو سبق لنا أن يسمى مفهم موافقة ويسمى فحو ويسمى لحنا بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله فلا تقل له مغف وهذا سمى تنبيها أنه يسمى فحوى الخطاب لأنه أولى الضرب أولى بالتحريم من التأفيف قال الجزلية وبعض الشافعية هو قياس وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقاللين وقلنا إن الصحيح أن الدلالة هنا دلالة لفظية يعني قيل أن الدلالة قياسية وقيل أن الدلالة لفظية لكن الصحيح في الماذب أنها دلالة لفظية وهو قاطع على القولين يعني سأقلنا دلالة لفظية ولا دلالة قياسية فإن هذا الحكم مقطوع به يعني كالمنطوق سواء بسواء يعني لا ليس لقال أن يقول سكت عنه النص فلا نقول بل هو دلالة, بل دلالة النص عليه دلالة قطعية كدلالتي على ما فهم من منطوقه وقاطع يعني في الدلالة لأنك قاطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق فتارث يكون المسكوت أولى وتارث أن يكون مساويا ونقطع بأنه لا فرق فهذه دلالة قطعية وليس دلالة ظنيه ما الفرق من القطعية والظنية القطعية لا تحتمل غير الذي قطعنا به دلالة لا تحتمل إلا الذي قلناه أما الدلالة الظنية فتحتمل احتمالين والذي قلناه أظهر وأولى وأرجح وأغلب على الظن فالقطعية أقوى فمفهوم موافقة الذي ذكرناه سواء كان فحوى أو كان لحنا يعني أولى أو مساويا مفهوم مقطوع به يعني مقطوع في الحكم بالحكم فيه وأنه مثل المنطوق الرابع دليل الخطاب هذا مفهوم المخالفة لو دليل الخطاب وهو أن يكون المف... المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق يسمى مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب يعني نحن نقول المفهوم نوعا موافقة ومخالفة إدارة يعني تخصص الكلام بصورة اوضح المفهوم نوعان المفهوم اصلا من حيث هو التعريف ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو نوعان مفهوم موافقه وما يكون منطوق المفهوم فيه المسكوت عنه في مثل او موافقا للمنطوق في الحكم موافقا للمنطوق في الحكم فتاره يكون اولى وهو فحوى الخطاب وتاره يكون مساويا ما هو لحن الخطاب ومفهوم المخالفه هو كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم وهو انواع مفهوم الصفه ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الشرط ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم الغايه انواع كثيره واختلف العلماء في مفهوم في مفهوم المخالفه الذي هو دليل الخطاب على قولين اجمالا المساله فيها تفاصيل كثيره لكن اجمالا هما قولان قول ينفي الاحتجاج بمفهوم المخالفه اللي هو دليل الخطاب ومذهب الحنفية والظاهرية وبعض المتكلمين ينفي إجمالا ويقولون ما فيش حاجة اسمها مفهوم مخالفة لا نأخذه إلا بالمنطوق ومش معنى كأنه هم لا يقولون علي... بالحكم الذي يقول به غيرهم ولكن الاختلف في آلية الفهم قاد يدخلونه بقياءة مثلا أو ب... بدليل آخر لكن هم في الجملة ينكرون الم... المفاهيم يعني لا ي... يقول لا تحتاج عليه بالمفهوم ينكرون ماذا المفهوم. هذا قول الحنفية والظاهرية وبعض المتكلمين القول الثاني الاحتجال بمفهوم المخلف وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح ثم هؤلاء اللي هم الجمهور مختلفون فيما بينهم في بعض صور مفهوم المخلف يعني مثل مفهوم اللقب انفرد به الحنابلة عن غيره يعني قليل جدا من غير الحنبيل قال به كالدقاق لكن غالب العلماء ينكرون الاحتجاج بمفهوم اللقب وسأتي معنا مفهوم اللقب إن شاء الله فنحن نقول المفهوم في الجملة إما أن يقال لا حجية له وإما أن يقال لا حجية فهذان قولان مجملان القول الثاني اللي هو لا يحتج. القول الثاني الذي هو اللي هو يحتج بالمفهوم المخالفه ايضا في بعض صوره لكن هذا الاختلاف في بعض الصور لا يرجع للاختلاف في اصل الاحتجاج بالمفهوم فالمقصود ان القولين في في المساله اما المفهوم مفهوم المخالفه مش الموافقه اما انكار مفهوم المخالفه واما القول به ثم القائلون به اختلفوا في بعض صوره فهذا دليل سطبلده ومفهوم المخالفه مفهوم المخالفة له شروط عند القائلين به ولم يذكرها المؤلف وهي شروط مهمة جدا ان تذكر قال في شرح الكوكب والكلام الذي ذكره في شرح الكوكب موجود في غيره يعني ليس مما فرض به اصحابنا هو كلام متفق عليه في الجملة بين القائلين بحجيه مفهوم المخالفه قال وللعمل بمفهوم المخالفه شروط بعضها راجع للمسكوت عنه وبعضها راجع للمذكور يعني عندنا شروط حتى نقول بجواز العمل بمفهوم او بالاحتجاج بمفهوم المخالفة منها ما يرجع الى المسكوت عنه اللي هو المفهوم ومنها ما يرجع للمذكور المنطوق فمن الاول اللي يرجع عنه ما اشار اليه بقوله وشرطه الا تظهر اولويه ولا مساواه في مسكوت عنه يعني لو ظهرت اولويه او مساوا للمسكوت عنه او اولويه في ايه اولويه في ماذا ها اخواننا الله صل على اوولويته ايه اولويتهم في الحكم يعني كان المسكوت اولى بالحكم او او مساويا للمنطوق يبقى انا يعني شرطه ان لا يكون المسكوت عنه او لا بالحكم ولا مساويا في الحكم للمنطوق وإلا كان من مفهوم الموافقة وليس للمفهوم المخالفة إذ لو ظهرت فيها أولوية أو مساوياء كان حينئذ مفهومة موافقة هذا الشرط الأول وراجعوا إلى المسكوط عنه الشرط الثاني ولا خرج مخرج الغالب ده يرجع إلى المنطوق يرجع إلى المذكور وليس إلى المسكوط عنه يعني أن المذكور لم يخرج مخرج الغالب أما إذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر لأن ذكره يكون جريا على الأغلب ومنه قول الله عز وجل والنسان المشهور وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن عندي قيدان في الآية القيد الأول إيه؟ اللات في حجوركم القيد الثاني الدخول بالأم القيد الثاني معمول به وهو أن الدخول على الأمهات يحرم البنات وليس العقد بخلاف العقد على البنات يحرم الأمهات لقوه على وأمهات نسائكم يبقى القيد الثاني اللي هو الذي دخلتم به معمول به بقي القيد الأول اللي هو الذي في حجوركم هل يشترط أن تكون الربيبة في حجر الزوج حتى يقال إنها حرام علي الجواب لا جمهور العلماء يقولون لا, لا يشترط هذا وهذا خرج مخرج الغلب لأن الغالب أن تكون بنت الزوجة في حجر الزوج فهذا الغالب وجرى الكلام على الغالب فلا يعتبر هذا المثوم يعني لا يقول قائل النص دل على أن التحريم بقيد لذا مفهم صفه وسيأتي مفهوم الصفة التي في حجوركم فكأن النص قيد تحريم بأن تكون الربيبة في حجر الزوج لو أننا سنأخذ بهذا المفهوم نقول الربيبة التي ليست في حجر الزوج يجوز له أن يتدواجه لو تتدواج الأمة وبنتها لأن بنتها ليست في حجره لكن هذا غير معمول به وإنما هو هذا القيد يعني خرج مخرج الغالب و... فعلى الشراط كون مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب لا يعم قال و... ومن شرطه أيضا أن لا يكون خرج مخرج التفخيم تفخيم الأمر وتعظيمه يعني مثل قوله تع... عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث هل معنى ذلك أن يحل للتي لا تؤمن أن تحد فوق ثلاث لا عندنا أن الكفاره مخاطبون بفروع الشريعه فلا يحل لا للمؤمنه ولا للكافره ولكن لماذا قي... لماذا قي... لا يحل للمراهن تؤمن بالله واليوم الاخر ها... ها... هذا هذا ها... ها... التقييد بالصفه يقول يقولون خرج مخرج التفخيم تعظيم الامر يعني. من كان يؤمن باليوم الاخر فليكرم ضيف يعني هذا يعظم لك امر اكرام الضيف يعني كأنه يقول هذا من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر فلا يليق بمن كان مؤمنا أن يخالف هذا الشيء لكن لو كان غير مؤمن برضو يجب عليه هذا يعني الحكم في حقه ويأثم إن لم يفعله لكن هذا خرج مخرج التفخيم أيضا من شروطه أن لا, يخ... أن لا يكون اللفظ جوابا لسائل يعني إذا خرج اللفظ جوابا لسائل لا يعمله بمفهومه حديث صلاة الليل مثنى مثنى هل يفهم منهم أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى ها؟ لا يقولون لا صلاة الليل والنهار جاءت هذه الزيادة في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بعض امضاعف الزيادة وقع لها واستضعيف الزيادة واعلالها لا ينفي أن صلاة النهار ايضا مثنى مثنى لأن هذا الحديث اللي فيه صلاة الليل خرج جواب النساء襄 عنه صلاه الليل عن كيف يصلي بالليل فقال صلاه الليل مثنى مثنى فان شفت الفجر الفجر فاوتر بواحد. يبقى لما خرج الكلام جوابا لسائل لم نعمل بمفهومه وانما اقتصرنا على المنطوق ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا أن لا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان يعني زيادة امتنان على المسكوت عنه مثل قول الله عز وجل لتأكلوا منه لحما طريا فلا يدل على منع اللحم غير الطري ولكن هذا امتنان على المكلفين بأن اللحم الذي يخرج من البحر طري لكن لو كان غير طري نقول الآية التي جاوز الأكل للحم الطري فقط لو أخرجت لحما قديدا فإننا نقول لا يجوز الآية دلت فقط على الطري لا ليس صحيحا ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته وهذا مطلق فلا كان طري ولا غير طري طب ما القيل بتاع لحم طريا تقييد اللحم بكونه طريا ما, ما المقصود به زيادة الامتنان يعني ليس مجرد لحم بل لحم طري فهذا في زيادة امتنان طيب أيضا أن لا يكون لحادثة يعني يشرت في مفهوم المخالفة أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة كما في شات ميمولة هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به فقال إنها ميتة فقال دباغها طهورها فالحنبلة لا يقولون أن الدباغ يطهر جلد الميتة فإن احتجلت عليهم بهذا الحديث يجيبون بمثل هذا الجواب أن خرج المفهوم في حادثة فيقتصر على الحادثة حادثة عين يعني ومن هذا قول تعالى لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه شوف اهميه هذا الكلام يا اخوه في الفهم لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يقول بعضهم هذا قيل فيه فعلا ان الربا الذي ليس اضعافا مضاعفه قلبه من بعض المعاصرين المخرفين قال ان الذي ليس اضعافا مضاعفه جائز لان الايه انما قيدت التحريم لكن لو كان ضعف واحد بس مش اضعاف واقل الجمع اثنين بقى وثلاثه يعني ابن احتجاجات خلينا ضعف واحد او ضعفين لو احنا قلنا اقل جمع ثلاثة او ثلاثة لو احنا هنقول اقل جمع ثلاثة خلينا على ضعفين مثلا فممكن نمشي على كده نقول هذا كلام ثارث فانه ورد ورد هذا اللفظ على حادثة وهي ما كان يتعاطون يتعاطونه في الجاهلية من الربى المضاعف انه اذا حل الدين يقول ان المدين اما ان تعطي واما ان نزيد في الدين ويتضاعف فوردت الاية على هذا الشيء على الصورة الحادثة فليس هذا التقييد هذا التقييد ليس له مفهوم وإنما تحريم الربى مطلقا ولكن نص على الصورة التي كانت من أجلها نزلت الآية الكريمة فالآية لا تدل على إباحة الربى الذي لا يتضاعف أيضا من الاشتراطات أن لا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل المخاطب به بأن يكون المخاطب يعلم مثلا حكم المعلوفة وانه لا زكاة فيها فيقال له في الغنم السائمة زكاة حتى ينص على ما لا يعلمه فنقوله هذا كان لنفي التوهم لدفع توهم من عند المخاطب وليس ليحتج بالمفهوم ويشرط ايضا ان لا يكون لرفع خوف او نحوه ان لا يكون المنطوق هذا القيد يعني ذكره لرفع خوف او نحوه كقولك لمن يخاف ترك الصلاة الموسعة تركها في اول الوقت جائز ليس مفهوم لا يجوز ان يتركها في وسط الوقت مثلا ولكن مقصود انه ان تدفع خوف او توهمه بانه لا يجوز ان يتركه في اول وقت فتكلم على ما في نفسه من التوهم وليس المقصود ان تقيل بقيد له مفهوم او له اعتبار ومنه أيضا أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصوده لا يكون المنطوق علق حكمه على صفه غير مقصوده كقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اراد نفي الحرج عن من طلق ولم يمس واجابا المتعه تابعا ومنه ايضا تعليق الحكم على صفة غير مقصوده فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هل يقال أن هذا قيد فإذا كنا في أمن فلا يجوز لنا القصر في السفر ها الجواب بالإجماع أن الخوف ليس هو العلة للقصر وإنما العلة هي السفر طبما القدل اللي في الآية داني فهمه ازاي ها ومن هذا أنه خرج على صفه صفه معينة غير مقصوده ويكون قد يكون الكلام فيها للامتنان مثلا على المخاطب بانه عند الخوف يرخص له ما لا يرخص في غيره قال ابن النجار بعد ذكر هذه الضوابط وهذا هذه ضابط ذكر هذه الامثله او ذكر هذه الاحوال وضع ضابطا للمساله ضابط في غايه الاهميه قال الضابط لهذه الشروط وما في معنى لأن هذا ليس كل الشروط أنا قال أنا سأبع لك ضابطا إجماليا وقاعدة كلية تفهم بها متى يعمل بمفهوم المخالفة ومتى لا يعمل قال أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه يعني متى وجدت فائدة للمنطوق غير فائدة أن المفهوم يخالفه فإنه لا يأخذ بمفهوم المخالفة كلما وجدت فائدة لهذا القيد او لتلك الصفة او للغاية او غير ذلك من التقييدات والشروط والصفات اي فائدة في المنطوق غير نفي الحكم عن المسكوتي عنه فاننا لا نأخل بمفهوم المخالفة وبهذا يتضيق مفهوم المخالفة لان عندنا قيود كثيرة وصفات وغايات واعداد ذكرت لفائدة اخرى يعني مثلا مبالغة انت تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طب لا واحد وسبعين مرة ها ايضا لن يغفر الله له طبما السبعين مرة دي ذكرت ليه للمبالغة والعرب تذكر السبعين والسبعمائة ونحو ذلك للمبالغة وكذلك نحن نقول في كلامنا انا قلت لك الف مرة انت وقلت شغلت لك اربعة مرات ايه اللي خلهم الف ها مبالغة وهذا وقع في كلام العرب يعني ليس من الكذب المراد به التكثير والمبالغة فعظيم الامر مثلا فقول سبعين مرة ليس مقصوده التقييد بانك استغفرت واحدا وسبعين مثلا فان الله يغفر له وانما المقصود التكثير فكلما وجدت فائدة للقيد او للشرط او لنحو ذلك مما ذكر في المنطوق غيرن في الحكم عن المسكوت عنه فلا ليس لك ان تأخذ بمفهوم المخالف وانما تأخذ بالمفهوم حيث انتفت كل فائدة للمنطوق إلا أن يكون المفهوم مخالفاً للمنطوق مين فاهم ومين مش فاهم فائدة بقية فائدة اللي هي مهمة بتاعتنا أن المسكوطة يخالفه مش بلوما ليش فائدة يعني خلاص كده خلا من الفوائد هي فائلته الآن بعد خلو الأمر من الفوائد الأخرى فائلته حصرت في ماذا؟ في نفس الحكم عن المسكوت عنه اذا وجدت فائلة غير هذا فلا اخذ بمفهوم المخالفة ها؟ كله فاهم مش فاهم ايه يقول متى متى وجدت فائلة للقيد او للشرط او للصفة او للغاية في المطق فلا نأخذ بمفهوم المخالفة مش هنقول ان المسكت عنه يخالف المنطوق لا نأخذ بهذا والقيد هذا معتبر زي موزيك انت استاذ الله سبعين مرة هذه ليس لها فائده تتعلق بما ذكر إلا المبالغة والتكثير فمش معنى كده أننا نقول إن كان 71 فيغفر له لا, لا فائدة هنا هي التكثير والمبالغ إن تستغفر لهم 70 مرة يعني يبالغ فيه كونه لن يغفر لهم مهما كان الاستغفار ومهما كان الدعاء طيب وربائبكم التي في حجركم قال هذا قيد أغلبي ليس المقصود به النفس وإنما المقصود به أن هذا هو الغالب على أحوالي من تزوج مراتنا أن تكون بنتها عندهم فكلما وجدت فائدة لما ذكر غير فائدة ان يكون المفهوم مخالفا للمنطوق فنتأخذ بمفهوم المخالفة وما تقولش المسكوط عنه مخالف المنطوق ومتى خل الكلام من فائدة الا فائدة تقييد المنطوق بقيد يخالفه فيه المسكوط بالحكم فاعلم ان مفهوم المخالفة حجة عند جمهور اهل العلم فاهم ولا مش فاهم طيب انا حتى خمسه مش حاول ثاني فالحمد لله انك جيد ثم ينقسم مفهوم المخالفه الى اقسام كثيره ذكرها رحمه الله أو ذكر بعضها اقرا دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كذلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة مفهوم ما الذي دل عليه اللوظه في محل النطق ما المنطوق هنا ان الغنم السائمة اللي الراعية ترعى المباح تجب فيها الزكاة لذلك يقول اهل العلم انه تجب الزكاة في باهيمة الانعام السائمة في سائمة باهيمة الانعام طب غير السائمة قالوا لا تجب فيها الزكاة جبتوا ما فيه لا تجيب الزكاة في غير السائمة عندك نص لا تجب الزكاة في غير السائمة نقول ما عنديش نص كده لكن عندها ما مخالف خالفة عنده نص يقول في سائمة الغلم الزكاة ما فهمه أنه إذا لم تكن سائمة فلا زك وهذا لو بحثت عنه لن تجد خيره إلا نفي الحكم أنا مسكول عنه لأنني لا ليس اغلب البهائم سائم فلم يكن خرج مخرج الغالب مثلا يقول العلماء بحثنا يعني هذا لسان حالهم ليس يقولون باللطف لكن يقولون بحثنا فلم نجد فائدة لهذا التقييد بالسائمة إلا أن غير السائمة ليست مثلها فقلنا لا تجب الزكاة إلا في سائمة وهيمة الأنعم لا مخاركش أنا بيان جاء مع السؤال ده افتراضي مثاله افتراضي انتوا تقولون بالوزوب مطلطا؟ طينا احنا بنا لا تشغلوش دباغنا بالكلام ده وبعدين انطلعوا انتوا على الغير السائمة واحنا مش هنطلع يعني عاد اخوة معنا اخوة من الجزائر ومالكية وغي... وبقولوا احنا عندنا وزوب الزكاة طيب احنا حنا وبعدين شأننا يعترض المثال على كل حال على كل حال قد أنتم, انتم توفقوننا في الاحتجاج بالمفهوم فالمثال يعني قد يختلف اختلاف يعني المالكي لا يمثل بهذا المالكي يمثل بمثال أخر ماشي وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين ودرجاته ست إحداها مفهوم الغاية درجاته ست ولم يرتب على ترتيب, ترتيب الأقوى يعني ذكرها كيفما اتفق وإلا فهم يرتبون أن مفهوم الصفة منهم من يقول مفهوم الصفة أرجحها منهم من يقول مفهوم الشرط أرجح منهم من يقول مفهوم الغاية أرجح اختلفوا في أرجحية بعض المفاهيم على بعض لكن مؤلف لم يعتني بالترتيب على الترتيب التنازلي يعني في القوة لا وإنما ذكرها حتى إنه لا أدخل شيئا في شيء وترك أشياء الكثير مختصر والمقصود أنه يفيدك ببعض صور مفهوم المخالفة ولم يستوعبها ولم يفصلها ولم يذكرها على سبيل الترتيب وإنما ذكرها بما يحصل به مطلق الفائدة فقال مفهوم الغاية اللي هي تقييد الحكم بحرف من حلوث الغاية كإله وحتى واللام مثل قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل إذن بعد, بعد يعني إذا دخل الليل فلا تصوم لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل طب الليل لا تصوم فيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض طب إذا لم يتبين هم كلوا واشرب وإذا يتبين لكم فلا تأكلوا ولا تشرب فقاتلوا اللي تبغي حتى تفئى إلى أمر الله فإذا لم تفئ فيستمروا القتال هكذا. نعم. طب إذا فائت فهم من الآية مفهوم المخالفة إن إذا فائت إلى الله لا تقاتلوها انتهى الحد White Tages قاتلوها حتى تفي مفهوم الآية أنها إذا فائت لا تقاتلوها يقوله الله تعالى قاتلوها حتى تفي وسكت عن إذا لم تفق إلى أمر الله لم ترجع إلى أمر الله نقول لا. سكت هذا يوقض بمفهوم المخالفة ما فائدة القيدة أصلا ما فائدة الغاية التي ذكرت إلا أن يعمل بها في غير محل النطق أكتب في ورقة أكتب في ورقة عشان نمشي شوي أكتب في ورقة أنكره بعض منكر المفهوم الثانية مفهوم الشرط مثل وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم فدلت الآية بمنطوقها على وجوب الإنفاق على المعتدة الحامل وبمفهومها في شرطه تقييد الحكم المراد بالشرط هو الشرط اللغوي يعني إن وإذا ونحو ذلك من الشروط أدوات الشرط فلما قال الله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن أوجب الحال النفقة على الحاء على المعتدة الحامل وقيدوا بالغاي حتى يضعن حملهم يعني عندي الآن قيدان قيد بالغاية حتى يضعن قيد بالشرط إن كنا أولاة حمل ففهم من ذلك وفهم المخالفة بقى إن المعتدة غير الحامل لا تجب لها النفق أخذنا منين الحكم ده منين المفهوم لأن الله تعالى قيد بقوله وإن كنا أولاة حمل فأنفطوا عليهم نعم. الثالثة مفهوم التخصيص هو أن تذكر الصفة عقيدة إنه مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة خاصة مثل في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة وبعضهم فرق بين اللفظين والمفهوم اطالوا الكلام في التفريق بينهما وقيل بالتسوية لكن هنا نحن نمثل باختصار وبسرعة ففي الغنم السائمة الذكاء في سائمة الغنم الذكاء مفهوم صفة لانه قيد الغنم بكونها سائمة بعد اللفظ العام ذكرت صفة الغنم عام ثم وضعت صفة خصصه فكانت من التقييل بالصفة وليس المراد بالصفة هنا النعب اللي هو المصطلح عليه عند النحال المراد هنا مطلق ذكر صفة تجعل نطاق الكلام ضيقا يعني تجعل له قيدا من القيود ولهذا هم قالوا في التمثيل لمفهوم الصفة مطل الغني ظلم معني دي مصطفة في النحو كيف دعوا لمطل الغني ظلم مطل مبتدأ وهو مضاف والغني مضاف إليه ظلم خبره فليس هذا صفة لا نعت ليس نعتا عند النحاء لكنه عند الأصليين صفة لأنه قال مطل الغني فمفهوم لمطل غير الغني ليس ظلما فلا يحل عرضه ولا عقوبته التطير هنا بالإضافة وليس بالنعد. فالمقصود عندهم بالصفة أعام من الصفة عند النحاب هذا المفهوم لو مفهوم الصفة يقولون هو رأس المفاهيم الكبير بتاعهم يعني رأس المفاهيم حتى قال إمام الحرمين رحمه الله لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها قلنا عندنا غير الصفة عند النحا في هذا الصفح فلو عبرت عن كل المفاهيم شرط ولا غاية ولا عدد ولا أي شيء بالصفة لكان متجن فهو رأس المفاهيم وضربوا له مثالا أيضا عشان لكن الصفة هنا ليست غير عند النحا بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اللي هو مفهوم الغرف بعضهم يغردوا بعضهم يدخلواه هنا قالوا غرف الزمان والمكان إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذلك فإذا نودي للصلاة من غير يوم الجمعة لا يجب السعي ولهذا لا يحرم البيع وقت صلاة الجماعة حتى على من تجب عليه الجماعة ولا يكون فاسدا ليه الآية لا تدل على ذلك والجماعة عند الجمهور ليست واجب والجماعة عند من قال بوجوبها من الحنابلة في المعتمد عندهم جماعة غير المسجد يعني لا, ت... لا تقيد بجماعة المسجد مطلق الجماعة إنما يصح هذا القول أن لو قلنا إن الجماعة الأولى واجبة فيكون الأمر مضيقا فتقاس حينئذ على إيه على صلاة الجمهور لكن الجمهور لا يقول بهذا كذلك قول الله تعالى في التقيب بظهر في المكان وليس الزمان فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا أيضا قيد مكاني ومفهوم الصفر ومن الصفه الحال ومن الصفه الحال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يقولون هذا دقيق صفه لو عند النحوي تقولوا انتم عاكفون صفه يجعلو منها لكن عند الاصوليين يقولوا مفهوم صفه يترسعون في هذا فلا لا تروجن ان تعاكفون في المساجد فاذا كنتم غير عاكفين في... يعني لستم في المساجد خلاص براحتك فالمفهوم مفهوم مخالف وهو حجه ومثله ان يثبت الحكم ان يثبت الحكم في في احد عندك شيء احد, أحد في احد يعني في احد القسمين ان يثبت الحكم في احد القسمين في احد قسمي الكلام فينتفي في الاخر اللي هم يسمونه مفهوم التقسيم المراه اما بكره اما ثيب إيه فائدة التقسيم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر وتستأمر يقول الله إيه فائدة التقسيم لو لأن لا لها حكما غير حكس السيب وإلا ما فائدة أن تقسمها إلى قسمين فجعلوا هذا أيضا من مفهوم الصفة ثم بالتقسيم السيب وأحق بنفسها فهم من ذلك أن البكر ليست كذلك وهو كالصفة في القوة يعني في نفس قوة مفهوم الصفة بعضهم يفردوا عنه ويقول التقسيم قالوا لأن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحد من القسمين بحكم يدل على أن ذلك الحكم لا يكون في القسم الآخر وإلا لم يكن هناك فائدة من ذكر التقسيم نعم الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الأوسط هو هنا في شيء من الخط لأنه مفهوم الصفة هذا هو الذي ذكره من قبل تخصيص يعني يصح دمجهما في واحد نعم وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب وحق بنفسها لو التقسيم هذا يسمى عندهم إذا أردت أن تفصل بمفهومه التقسيم نعم وبه و... قال جل أصحاب الشافعي يعني معظم أصحاب الإمام الشافعي وكبارهم قالوا بالاحتجاج به وكذلك قلنا نحن بذلك نعم واختار التميمي أنه ليس بحجه وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين ثم قال الخامسه مفهوم العدد وسكت عن مفهوم مهم جدا وكانه ادخله في الشرط لكن افراده أولى وهو مفهومه ش... كان كلام في الصفه لكن افراده اولى وهو مفهوم الشرط اللي هو ذكرناه أن يكون الشرط اللغوي كان وإذا ونحو ذلك مثل قول تعالى وان كنا اولات حمل فهو حجه عند الجمهور وقيل هو اقوى من مفهوم الصفه وقيل هو اقوى المفاهيم على الإطلاق وكذلك مفهوم الغايه اللي هو التقي مد الحكم بأداة الغاية حتى وإلى واللام مثل قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني فإن نكحت زوجا غيره حلت لزوجها الأول بعد أن يطلقها الخامسة مفهوم العدد مفهوم العدد تعليق الحكم بعدد مخصوص وقلت أو فهمتم من كلامي أو فهم من كلامي حتى لما فهمتوش أن إذا كان العدد للمبالغة فلا عبرة بهذا التقيق إنه ليس محل الخلاف أصلك يعني محل الخلاف في مفهوم العدد والاحتجاج به الجمهور يحتج به الذي يحتج به يخرج عن الاحتجاج إذا كان العدد للمبلغة ده متفق عليه أنه ليس له مفهوم فتعليق الحكم بعدد مخصوص له مفهوم إلا أن يكون العدد مذكورا للمبلغة كالالف والسبعين ونحو ذلك مما ذكر من قبل ومنه لا تحرم المصة ولا المصتان فمفهومه أن تحرم إيه؟ الثلاث ثلاث يعني في الرضاع ولهذا قال بهذا الطلب بعض الفقهاء قالوا الحديث قياده مص والمصتان ففهم منه ان الثلاث فاكثر تحرم نعم. وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لابن حنيفه مالك وجل و... و... اصحاب الشافعيه السادسة مفهوم اللقب مفهوم اللقب وهو من مفردات الحنابلة لم يقل به إلا الحنابلة وقليل جدا من غيرهم لكن غير معتمد في مذهب غير مذهب الحنابلة اللقب هنا هو ليس, ليس اللقب الذي عند النحاة إيه اللقب عند النحاة ما أشعر بمتحن أو ذنب كانت في وكرز سعيد كرز وبطة <تصفيق> وزين العابدين إلى آخره فليس المراد هذا اللقب اللي عندهم حاوة وإنما المراده تعليق الحكم بالاسم العام أو اسم الجنس اللي هو اسم النوع أو اسم الجنس المسلمون اسم الجنس أو اسم النوع تعليق الحكم باسم عام أو اسم جنس أو إضافة نقيض حكم معبر عنه باسم, باسم, باسم علم أو اسم جنس فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل مفهومه ان غير الطعام لا يجري فيه الرب قد لا نقول بالمفهوم ان المفهوم لا يعرض بالمنطوق مفهوم المخالفة لو عرضه منطوق آخر لا يمكن ان نعرض منطوقا بمفهوم ومثاله المشهور عند الحنابلة وجعل التربتها لنا طهورة وجعل التراب لنا طهورة فقالوا يشترط في التمم أن يكون التمم بتراب له غبار قبتم منين تراب القبنا من وجعل التراب لنا طهورا يخصص عموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ومفهوم قولي وجعل التراب لي طهورا إن غير التراب لا يتطهر بني إن الطهور هو الطهر المطهور طب قبتم منين له غبار قالوا من قوله تعالى منه في آية تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه فان من هنا عند الحنابلة للتبعيض وليس الابتداء الغايه وغيرهم يقول لا من للتبعيض والمراد ومن ابتداء الغايه والمراد ان تبدا المسحه من من التراب او من الصعيد وعلى هذا يختلف الفقهاء هل يشترط في التيمم ان يكون بتراب ولا ممكن بكل ما صعد على الأرض واحنا قلنا احنا نخصص بالمفهوم ولا لا الحنابلة يقولون نخصص بمفهوم فمفهوم قوله فتأممه, دعنا فتأممه صعيدا طيبا ده مطلق يقيد بقوله عليه الصلاة والسلام وجعل الطلاب يطول كما قلت لكم بالامس ان قيل في العم الخاص يقل في المطلق المغايد فكما ان السنة تخصص القرآن فهي ايضا تقيد وكما ان المفهوم يخصص وهو ايضا يقيد وبذلك تفهم حجة الحنبلة وانها ليست معارضة للآية كما يقول ربما يقول بعض الناس في الرد والآية تدل دلالة صريحة على أن الصعيد يتطهر به والصعيد أعم من التراب فيقول حنبلل عندنا مفهوم اللقب وهكذا يتناقش أهل العلم في مثل هذه الاستنباطات فمفهوم اللقب حجة عندنا دون جمهور العلماء انفرد به الحنبل نعم وهو أن بحكم وأن كره الأكثرون وهو الصحيح هنا خلف المؤلف رحمه الله معتمد من المذب وقال بالقول الثاني عندنا وهو قول الجمهور أن مفهوم اللقب ليس حجة لمنع جريان الربا في غير المعيس 6 قال يعني لو أننا اقتصرنا على مفهوم اللقب لو قلنا به لقلنا أن الربا لا يجري إلا في الذهب بالذهب بالفضة بالفضة ما دي ألقابه تعريق الحكم بس أو اسم جنس إذا هبوا الفضة والبر والشعير والتمر والملح فغيرها لا يجري فيها الربا وهذا قول الظاهرية الظاهرية لا يقولون بالمفهوم أصل ولكن نحن لأننا نقول بالمفهوم طب كيف تجيم على هذا فلهذا لم يحتجوا بمفهوم اللقب نعم وبهذا نكون أتينا على المهم من الكلام على المفاهيم وهي من أهم أبواب أصول الفقه أيضا لأنها متعلقة بدلالات الألفاظ ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الناس والنسخ اختلف العلماء في تعريفه اختلافا واسعا جدا وبعضهم رد الخلاف فيه الى اصول كلامية بين المعتذلة والاشعرية فمنهم من عبر بالرفع ومنهم من عبر بالبيان يعني في التعريف بغض النظر عن بقية التعريف منهم من عبر في بلاية التعريف ان يقول ان النسخ رفع ومنهم من يقولون هو بيان اللي بيقول رفع يقول ارتفع الحكم الأول لوجود الحكم المتاخر والذي يقول بيان يقول لا ما حصلش رفع وإنما هو في علم الله عز وجل له مدة لم يكن مؤبدا وما وما استفدنا من النص المتاخر إلا بيان هذا هذه المدة أو بيان التوقيت الذي كان معلوما عند الله عز وجل فهو أعلم المكلفين أو بيّن لهم المدة التي كانت معلومة عنده سبحانه وتعالى لما نزله الحكم الأول فيكون حينئذ بينا ولا يكون رفعا لأنه لم يكن الحكم الأول مؤبدا ثم رفعناه بل كان له أمد لا نعرفه وبينه الناشخ فهذا وجه الاختلاف بين من عبر بالرفع بين من عبر بالبيان الخير طويل جدا وفيه رياضة عقلية جيدة عندما تطالع كلام أهل العلم في تعريف الناس حتى قال ابن العربي رحمه الله تعالى في المحصول قد تقطعت المهرة فيه أفرادا وهو أمر عسير الإدراك جدا ابن العربي في كتابه القيم المحصول اللي هو مختصر من المستصفة يقول ان لا لا مختصر ابن رشد ابن العربي ايه الضروري نعم انا خلطت بينهم ابن العربي له كتاب في الاصول نفيس جدا اسمه المحصول يقول تقطعت, أفرا... تقطعت افراد المهرة فيه او تقطعت المهرة فيه افراد المهرة يعني تقطعوا زبرا وأشيعا وأشتاة في تعريف النسخ وهو أمر عسير الإدراك جدا ابن السكي في, جمع في رفع الحاجب بعد أن ذكر الخلاف فيه وأن الخلاف يرجع إلى أصول كلامية والخلاف فيه طويل جدا قال كلاما نفيسا قال واعلم أن أئمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثر القول في تعريف النسخ أكثر القول خلاف عقدي ليس خلافا أصوليا لأن الخلاف الصيح أنه لفظي من حيث تلقب الأحكام عنه لكن له مرجعية عقدية قال وأنا أبدا ابن السبت يقول عن نفسه في رفع الحاجب وأنا أبدا أستفقل الإكثار من ذكر التعاريف والاشتغال بتزييفها بلتيل على قلبي ده فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب التحقيق تضيع الأوقات في تحليل العبارة عنها والأوقات أنفس من التنافس في ذلك وهذا كلام نفيس يعني إذا كان المعنى واضحا متعدوش بها تتكلمون معنا في عشر صفحات مثلا نعبر بالبيان ولا نعبر بالرفع هذا التعريف واضح يدل على معنى المتفق عليه وخلوا الخلافات العقلية التي بينكم فين في كتب الأصول في كتب أصول الدين ليس في كتب أصول الفقه وأولى التعريفات وهو ما اختاره الأمدي وابن الحاجب اختار ابن الحاجب وابن السكي وأظن أيضا ما لإليه الآمدي لكن جزما قال ابن الحاجب ابن السبكي أولى التعريف أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر هذا تعريف جامع مانع وواضح وسهل ودقيق لأنه لم يعبر بالخطاب ولم يعبر باللفظ وفي التعبير بهم انتقادات كثيرة وشمل النسخ الذي بقول الشارع وبفعله كما, كما يكون النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بدليل شرعي عم من أن يقال بخطاب لأن إذا قلت بخطاب بقي عندنا إشكال في النسخ بالفعل فإذا قلت بدليل شرعي شمل النسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفصل النسخ عن التخصيص المتصل ومنفصل بكلمة واحدة قال إيه متأخر فوضع لك فصلا بين النسخ وبين التخصيص واخرج الاخبار المحضة من ان يتناولها الناس خلال انه قال ايه الحكم ولم يقل الخطاب يعني هو تعريف مع اختصاره ووضوحه وسهولته تعريف دقيق جدا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب ابن السك يبقى ايه هو التعريف تاني رافع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نعم فالنسخ لغة يطلق على الإزالة ويطلق على الرفع يقولون نسخت الشمس الظل يعني أزلته ونسخت الريح الآثر يعني أزلته ويطلق أيضا على النقل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه نسخ الكتاب يعني نقله وليس المراد نقل أعيانه وإنما المراد نقل مثله لأنك لما تنسخ الكتاب لن تخدش الحروف من هنا رطاه هنا وإنما تنفل مثل الحروف فقيل هو النقل وقيل هو الإزالة وقيل إنه هذا وهذا وقيل حقيق يعني حقيقة فيهما وأما اصطلاحا فهو ما قلت لكم رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر هو قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراقل عن يعني التقييد بالخطاب ليس دقيقا لأنه قلت لكن النفس يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل ليس خطابا وإن كان الفعل يطلق عليه قولة لكن يطلق عليه خطاب نعم والرفع إذالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته والثابت, بخل... والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف ومتراخن عنه ليخرج البيان هذه قيود التعريف التي ذكرها وهي بمعنى ما وضحناه أن نرفع الحكم الشرعي بدليل... بدليل شرعي متأخر نعم وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب الثاني يعني القول الثاني في المسألة أننا نعرف النسخة بالكشف أو بالبيان لا بالرفض وده ذلك إن كما قلت لكم النسخ لم يكن الحكم الأول مؤبدا في علم الله وإنما كانت له غاية فما فالذي أفادنا الخطاب الثاني المتأخر او الدليل الثاني المتأخر أنه بيّن لنا الغاية التي ينتهي إليها الخطاب الأول فهو تقييد أو تخصيص هو تخصيص في الأزمان وليس رفعا بل هو نوع من أنواع البيان نعم والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لو لاه لكان ثابتا هذا التعريف اختاره الغزالي ولكن مبني على أصول عند المعتزلة خالفهم فيها الأشعرية وأطالوا نفسة رد عليهم في ذلك ولا ننشغل بهذا هذا تعريف على كل حال غير معتمة تعريف المعتزلة أنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت قاله مثل الحكم هو الذي رفع وليس الحكم نفسه بالنص زائل على وجه لو لاه لكان لا ثابت نعم وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النس ويجوز قبل التمكن من الامتثال والزيادة نعم الصحيح أن يجوز الناس قبل تمكن المكلف من امتثاله مثل ما سبق لنا بالأمس ومنه قول الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يابراهيم قد صدقته نسخ الله عز وجل الحكم قبل أن يتمكن إبراهيم عليه السلام من ال ال ال الذبح نعم والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا يعني كل هذه الزيادة نوعا زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالمزيد أوجب الله عز وجل الصلاة أولا ثم أوجب الصيام متى وجبت الصلاة؟ الصلاة يا جماعة متى وجبت الصلاة؟ متى ثلث الصلاة؟ في مكة في ليلة الثام متى وجب الصوم في الساعة الثانية من الهجرة فصام النبي عليه الصلاة والسلام تسعى رمضانات اجماع زيادة فرض الصوم على زيادة فرض الصلاة ليس نسخا ده نص لا تعالق له بالنص الاول اقيموا الصلاة وبعد كده كتبوا عليكم الصيام مفيش علاقة من الامرين هذا فرض مستقل عن فرض الاول فليست نسخا وان تعلقت وليست بشرط فنسخل عند ابي حنيفة فإن. وإن تعلقت وليست بشرط اللي هو الزيادة غير المستقل وهذا الذي بحثناه بالأمس في القيود نحوها وقلنا أن الصيحن الزيادة على النص ليست نسخا بل تكون تقيدا أو نحو ذلك فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ ويدوز إلى غير بدل وقيل لا فإن كانت شرطا كالنية كاشترط النية بعد يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تشترط النية في الصيام لأن الله تعالى أوجب علينا الصيام مطلقا وكذلك الحديث وصوم رمضان ثم جاء حديث آخر يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أبو حنيفة يقول هذا هذه زيادة عن عن النص الأول فلا, تكون فلا نقول بها لأنه لا ينسخ المتواتر بالأحد أما نحن كل له هذه إضافة شرط وهذا الشرط معتبر ويكون تقيدا أو يكون شرطا أضيفا فيعمل به نعم ويجوز إلى غير بدل وقيل لا وبالأخف والأفق ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل ومبنى الخلاف على قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فقالوا إذن لابد أن يأتي الله تعالى بحكم بديل لا ينسخ الحكم إلى غير بدل فيجيب عنهم بأن رفع مجرد رفع التكليف هذا تسهيل على المكلف فقد يكون خيرا له ولو اتي بحكم اخر يكون خيرا له من حيث السواب فهو خير على كل وجه من الوجوه فان اتي بخير منه من ان يأتي بحكم اخر يكون بديلا ولذلك كان الصحيح ليجوز النسخ الى بدل والى غير بدل نعم وبالاخف والاسقل وقيل بالاخف ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ وقال ابو الخطاب كعز الوكيل قبل علمه به لحظة. وبالاخف والاسقل وقيل بالاخف الصيف أيضا يجوز النسخ إلى حكم أخف من الأول وإلى أفقل وإلى مساول مثال نسخي الحكم الأفقل إلى الحكم الأخف وجوب المصابرة فإنه في الأول كان الواحد يصابر عشرة في سورة الأنفال قال الله عز وجل إيكم اي منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قاموا لا يفقون يعني العشرين يقابل مئتين يعني الواحد يقابل إيه عشرة ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضها فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين مئة مئتين وألف ألفين يبقى الواحد يقابل أثنين فكان في الأول لا يفر الإنسان من القتال لو كان واحد أمام عشرة ولا تسعة ولا تمانية بعد كده صار الواحد يصابر اثنين بقى لا تخفيف ولا لا تخفيف وكذلك نسخ وجوب خمسين صلاة إلى خمس صلاة وتسخن إلى الأخ طيب مثال نسخ الحكم الى الافقل كان في اول فرض الصيام من شاء صام ومن شاء اطعم مثل ما قلنا بالامس فمن شاد منكم الشارف ليصومه من كان مريضا او على سفل في عدة من يوم هذا ناسخ لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فخير له وانت صومه خير لكم انت في الاول مخير بين الصيام وبين الاطعم وانت قادر على الصيام إنشئت أطعمت وإنشئت صمت ثم نسخ ذلك بتعيني الصيام ولا شك أن حصر الحكم في واجب معين أفقل من كونه واجبا مخيرا لأن التخير واحد بخيل فأقول لك الصيام أفضل من الإطعام بالنسبة وواحد بيحب الأكل جدا فأقول لك إيه الإطعام أريحلي إذا أنا لو أكل ميت مسكين أحسن ما أصوم يوم واحد تجواعني طول اليوم ففيه نوع من أنواع التوسيع ولا لأ يعني ما يكون التخير أو توسعة عن التعيين ثم حصرنا في شيء واحد وهو ايه فمن شاهد منكم الشارف اليصومي بقى هذا ندخل الى اثقل واما ندخل الى المساوي فكنسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة لانه لا فرق عند المكلف بين ان يستقبل الجهدي ولا يدي ظهره لها ويستقبل الجهة الاخرى يعني ما الفرق ما المشقة الحاصلة في استقبال هذا او هذا من حيث المشقة في فرق لا لكن من حيثه الثواب والتشريع اختلف لكن كلامنا هنا من حيث المشقة أفقل وأخف ومساوي نظر إلى المشقة نعم ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ وقال أبو الخطاب يعني إذا نزل الناسخ فهل يثبت حكمه في حق المكلفين بمجرد وروده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا بتبليغه إلينا قال لا نسخ قبل بلوغ الناسخ عن قبل تبليغه إلى الأمة وقال أبو الخطاب إنه ينسخ قبل بلوغي فعزل الوكيل قبل علمه به ولهذا نسخ الله عز وجل الصلاة من خمسين إلى خمس مع أن هذا لم يكن بلغنا وهذا هو الصحيح نعم. ويجوز نسخ القرآن والسنة المتوترة والآحاد بمثلها نسخ القرآن والسنة المتوترة والأحاد بمثلها يعني يقول يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة وهذا على قول بعض اهل الاصول والصحيح الذي هو معتمد مذهب الحنبل ومذهب الشافعية وجمهور الاصوليين ان القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ وتنسخ السنة بالقرآن والقرآن والسنة المتواترة لا ينسخان بالاشاء يعني السنة المتواترة لا تنسخ بالسنة الاشاء والقرآن وايضا لا ينسخ بالسنة المتواترة ولا الاشاء لان الناس خلابد ان يكون في رسبة ولا ينسخ الأقوى بالأضعف ومعلوم أن الكتاب مقدم على السنة ولهذا احتجوا أيضا بقول إذا عالى ما ننسخ من آياتنا وننسيها لا تبخير منها أو مثلها قالوا السنة لا هي خير من القرآن ولا هي مثل القرآن فلا ينسخ الكتاب بالسنة ولا المتوتر بالأحد ولم تجد مثالا صحيحا لمن قال بنسخ السنة المتوترة بالأحد أو لنسخ القرآن بالسنة لن تجد مثالا صحيحا لذلك كل الأنفلة التي ذكرت مجاب عنها نعم والسنة بالقرآن أو لا هو بها في ظاهر كلامه خلافا لأبو الخطاب وبعض الشافعية يعني وجودوا ن 여기 السنة بالقرآن وهذا هو الصحيح كاناش لاستقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لا هو بها يعني لا ينسخ القرآن بالسنة وهذا هو الصحيح في ظاهر كلام يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد وهو الصحيح وهو أيضا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله قال لا أ억 aynı قال لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن وهذا ليس فقط كلاما نظريا بل عمليا وأنا يعني لو لا أن التتبع وذكر كل شيء والرد عليه يخرج منه عن المقصود لذكرنا شيئا كبيرا من ذلك لن تجد مثالا مسلما لمن قال إن القرآن ينسخ بالسنة بخلاب التخصيص التخصيص نعم يخصص القرآن بالسنة والسنة بالقرآن خلل المناقشات خلينا وقت اخر نعم فاما نسق القران ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا اذا اما نسق القران ومتواتر السنه بالاحاد يعني نسق القران بالخبر الاحاد ومتواتر السنة من السنة فجائز عقلا ممتنع شرعا يعني محل المنع هنا الشرع ليس العقل يجوز ولكن الشرع منع منه لهذه الآلة اذا كما ناتي بخير منها أو مثلها وهذا هو الصحيح نعم. إلا عند بعض الظاهرية وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالقياس قال يجوز في زمنه لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش متواتر وأحد كله, إيه؟ كله قطعي ولهذا احتج الصحابة على نسخ المتواتر اللي هو استقبال بيت المقدس بخبر واحد قال لهم إن الله تعالى أنزل قوله فولي وجاك شطر المسجد للحرم كانش يستسمعوا الآية لكن سمعوا واحد أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة أخبرهم باستقبال النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وعملوا به ونسخوا المتواتر عندهم وهذا التقييد يعني قول وسط بين القولين نعم. وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به يعني الحكم الثابت بالقياس ينسخ وينسخ به يعني ما ثبت بالقياس صح ان ينسخ وصح ان ينسخ به لأن ما ثبت بالقياس مثل ما ثبت بالنص قياس النص مثل النص نعم وقيل يجوز بما به التخصيص هذا القول الثاني اللي هو مخالف للمذهب عندنا بقول العام بان ينسخ بالكتاب وبالسنه ينسخ الكتاب وبالسنة الكتاب بالاحاد منها متواتر احاد وينسخ الكتاب بالقياس يعني جعل الامر مفتوحا كل ما جاز به التخصيص جاز به النسخ وليس هذا مسلما ثم ننتقل إلى الإجماع نعم والإجماع وأصله الاتفاق وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر دليل نقول هو الأصل الثالث من أصول الدين والدليل الثالث من أصول عليها بين أهل الإسلام و قد يقع النزاع في بعض صوره ولكن لا نزاع في أصله قد يقع النزاع في بعض صوره وفي تحققه أحيانا ولكن لا نزاع في أصل الاحتجاج بالإجماع وهنا كلام طويل جدا في قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف وأجاب عنه الحنبلة بأجوبة كثيرة من أقوى الأجوبة أن الإمام أحمد يتكلم على ادعاء أهل البدع الإجماع انهم يدعون اجماعات قد يكون الاجماع على خلافها فهو على المبتدعه والمتكلمين ولا يتكلم على الاجماع المعتبر عند اهل الشرع وقيل انه يتكلم على الاجماعات التي يحكيها اهل الراي في مقابل ان الصواب ان يتكلم على الاجماع الذي لا يتحقق الانسان من وجوده يعني يتسرع في حكايته وقيل انه يتكلم على الاجماع في غير زمن الصحابه رضي الله عنهم لانه الاجماع وهذا اختار شيخ الاسلام ولو هذا الخيار ضعيف شيخ الإسلام اختره وحمل عليه كلام أحمد وهو ضعيف إن الإجماع المنضبط هو الذي كان فيه زمن الصحابة رضي الله عنهم إذ بعدهم كثر الخلافة انتشرك الأمة كما نص عليه في الواسطية وليس هذا مسلما لشيخ الإسلام بل هناك إجماعات كثيرة وجدت بعد زمان الصحابة رضي الله عنه فالمهم إن قول الإمام أحمد أي كان الجواب الأجوبة عددت عنه قول الإمام أحمد ليس نفيا للإجماع كما يحتاج به بعض المخرفين في زماننا ان الامام احمد نفى الاجماع لا لم ينفي الامام احمد الاجماع بل احتج به في مواضع كثيرة عشرات المواضع تدعي الامام احمد بالاجماع فانما نفى اجماعا معينا اجماع في تسرع او اجماع المتكلمين او اجماع اهل البدع او اجماع اهل الراي المقابل للنص ونحو ذلك نعم فالاجماع هو العزم والاتفاق قال الله تبارك الله في اللغه قال الله تعالى أمركم امركم ثم اتصف فاجمعوا امركم وجواكاءكم إيه؟ ثم أقول لكم عليكم همة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل يعني لمن لم إيه؟ يعزم على الصيام يبيته ويعزم عليه من الليل العزم والاتفاق هذا في اللغة واستلاحا اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني لا بد أن يزيد خيرا هو إيه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو اتفاق علماء العصر قيود هذا التعريف أنه لا بد من اتفاق فإنه فإن لم يحصل الاتفاق حصل خلاف ولو من واحد أو اثنين فإنه لا يكون إجماعا وهذا وصح خلافة لابن جريف رحمه الله الصحيح أن الإجماع لا بد فيه من اتفاق جميع العلماء فلو كان الجمهور لو كان عندنا مثلا خمسين عالم تسعة وأربعين قالوا بحق واحد صالف لا يكون إجماعا فلا يكونوا حجة اتفاق علماء العصر أي اتفاق مجتهدي العلماء هنا هم المجتهدين اتفاق مجتهدي هذه الأمة والمراد بالمجتهدين من باغوا رسبة الاجتهاد بتحصيل أدواته فيعتبر أن يكون أن يكون من أهل العلم باللغة والأصول والحديث وغير ذلك من أدوات الاجتهاد فلا يكفي إجماع الفقهاء غير المجتهدين ولا إجماع اللغويين ولا إجماع المحدثين ولا إجماع المفسرين بل بد من إجمع من؟ المجتهدين لهم أحاطوا بشروط الاجتهاد واختلفوا هل يكفي إجماع الأصوليين؟ بناء على أن الأصول لا يلزم أن يكون فقيها لكن لا شك أن المراد الأصول الذي له دربة في الفقه ليس العلي تماما عنصر لكن بكل حال لا بد يكون المجتهدون ليكون اتفاق اجماع حجه شرع لا بد ان يكون ايه مجتهدين حصلوا شروط الشرو بهذا يحال على آخر الكتاب وهو شروط المجتهد الدليل طيب خلينا بس نشرح تعريفنا نقول الدليل اتفاق علماء العصر اي مجتهد ها مجتهد امه النبي عليه الصلاه والسلام والمراد بالامه امه الاسلام امه الاجابه وليس امه الدعاء اللي هم الثقلين اللهم المر... الثقلان وإنما المراد أمة الإسلام على أمر ديني خرج به الاتفاق على أمر لغوي أو أمر عقلي أو أمر رياضي أو أمر عادي فاتفاق العلماء على مسألة لغوية نعم يجعلها حجة ولكن ليس الحجة بمعنى الإجماع الذي يكثر مخالفه طيب اتفاق العلماء على مسألة عقلية أو عادية لا تجعلنا نكفر المخالف ليس هو الإجماع الذي يناط به التكفير نعم ويكونوا إجماعا إجماع أهل كل فن على شيء حجة على من سواه يعني أتأتي إلى إجماع أهل اللغة ثم عايشنا عاوزنا أشكو أنا مختلف معكم في اللغة وما الذي أدخلك اصلا في هذا الكلام إنما يسلم لهم ما أجمعوا عليه وهكذا في كل العلوم ولكن الإجماع الذي يناط به القطعية اللي ينبني عليها التكفير والتبديع والتفسيق هو الإجماع على أمره ديني شرعي لابد أن نزيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا إجماع في دمن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما سبق البحث في هذا عند قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون طيب ما الدليل على حجية الإجماع لا على ذلك كثيرا منها قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا فلو أن الأمة ضلت عن حكم بمجموعها كان هذا قد حن في عدالة الأمة فلا يمكن أن نضيع الحق عن كل الأمة نعم قد يخفى على بعض الأفراد أو على كثير ولكن لا على جميع المسلمين على مجموع الأمة يعني إذا نظرنا إلى الهيئة المجتمعة كذلك قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مفهوم الآية إن إذا لم تتنازعوا فلا حاجة بكم إلى الرد ما ستردون إلى الله والرسول إن تنازعتم طيب إن لم نتنازع احنا من مفهوم مخالفه ان لم نتنازع مش محتاج ترد الى الكتاب والسنة ليه لان يجمعكم حج ومن قوله تعالى ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما توله نصله جهنم وساءت مصيرا فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله عز وجل بهذا الوعيد دل على تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين فدل على وجوب اتباع سبيلهم لانه لا يعني شيء امر بضده واتباع سبيلهم هو الإجماع اتباع سبيل المؤمنين هو الإجماع ليس مؤمناً واحدا ولا عدد معين من مؤمنين بل هو كل المؤمنين سبيل المؤمنين هو سبيل الأمة فالمخالف للإجماع متبع غير سبيل المؤمنين ومنه قوله عليه الصلاة del لا تجتمع أمة على الضلالة وهذا الحديث وإن كان في سندي كلام إلا أن معناه متفق عليه ومنه يد الله على الجماعة من شذة شذة في النار على الأدلة كثيرة بعد هذا لكن هذه من أهم الأدلة في هذا الباب وقيل اتفاق اهل الحل والعقد القول الثاني في التعريف اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثة وهذا تقييد لا لا ينبغي التعويل عليه لان المراد العلماء سواء كانوا من اهل الحل والعقد او من غيرهم نعم طبعا كل الايات اللي فيها اعتصموا ونهي عن التفرق والامر بجمع الكلمة كل هذه لا تدلوا على, على حجية الاجماع نعم واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداود وقد... إد... نعم اجماع اهل كل عصر حجة وليس الاجماع قاسرا على زمان النبي عليه الصلاة والسلام او زمان الصحابة بل المراد بالزمان النبي عليه الصلاة والسلام معذرة ليس الاجماع حجة على زمان الصحابة إلغي الكلام الاول لان لا اجمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاجماع قاسرا على زمان الصحابة او القرون الثلاثة كما يقول بعض اهل العلم وانما الاجماع في كل عصر وفي كل زمان حيث وجدت شروطه فهو اجماع لو فرض ان احنا في هذا الزمان حصرنا المجتهدين لو كان سمى مجتهدون اصلا وبعدين اتفقوا على مسألة وعرفنا ان لا مخالف لهذه المسألة لهذا الحكم الذي قالوه يعني في المسألة فاننا نقول هذا اجماع لو فرض هذا وفي تحقيقه صعوبة جدا لان العلماء غير معروفين كلهم ليسوا كلهم معروفين ولا نستطيع أن نصل إلى كل واحد واحد وربما توهم من ليسوا علماء أنهم علماء وأخرج العلماء من كونهم علماء يعني الآن بعض الناس إذا سمع من دعاة بلده قولا دعاء مش علماء سمع من دعاة بلده قولا واتفقوا عليه يظنه ماذا إجماعا ويشنع على المخالف وقد يكون الإجماع على عكس ما قالوا هؤلاء الدعاء وقد يكون قولهم مرجوحا وجمهور العلماء على خلافه يعني بلاش إجماع حتى لكن قد يكون جمهور العلماء على خلافه فالعوام يحتاجون بأقوال المشاهير عندهم والمشاهير هؤلاء قد يكونون في زماننا دعاء والأسف هذا الواقع في زماننا بقوة إن معظم من يتصدر للفتية والفضائيات والكلام في الدين ليس من أهل العلم معظمهم من الدعاء ليس من طلاب العلم المؤصلين الراسخين فالعام يحتاج بكلام هؤلاء على أنهم علماء وإن سمع واحد وثين وزاعة أربع بيولو نفس الكلام يظنه إجماعا ولم يحقق لا الاتفاق ولا كون المتفقين علماء لو أنهم اتفقوا فلا هو اختوعب جميع الناس ولا هم ه... ولا الذين رجع إليهم وضمنا كلامهم إجماعا ليسوا من أهل العلم وهذه آفة عظيمة جدا يجب التنبه له كذلك بعضهم يحتجوا بإجماع أهل مصر مش أهل عصره لا أهل مصر حتى لو كانوا علماء يقول لك والله العمل على هذا عند علمائنا وفعلا يكون العمل عند علمائه ولكن وبقية البلاد أين مجتهد بقية البلاد؟ أين مجتهد بقية البلاد؟ يعني علماء الحجاز ولا نجد السعودية الآن ولا علماء مصر ولا علماء المغرب ولا أي دولة ليسوا هم كل علماء الأم فلا يصح أن تحتج باتفاق علماء بلدك وتقول عليه العمل قد يكون هذا العمل لائقا بأهل بلدكم يعني لا نقول غيروا معنية عمل في بلدكم ولكن الكلام هنا في, إيه؟ في شيء أخص وهو الإجماع كون أهل بلدك حتى العلماء منهم اتفقوا على حكم مسألة ليس معنى انه اجماع عموم المسلمين بل يبقى في المسألة خلافة قضية تحقيق كون المتفقين من اهل الاجتهاد بحسب كل زمان حتى ينبغي ان يدقق فيها الانسان جدا وانا مصدوم والله كثيرا من كلام بعض الاخوة انه قد يخرج من الاجماع بعض كبار اهل العلم لانهم ليسوا من طائفتها ليس ممن يوافقه مذهبه او مشربه يعني مثلا إذا قيل أن بعضهم هذا مش كلام علماء لكن هذا كلامه بعض الإخوة وبعض الناس هداهم الله لا يعتبر خلاص واحد مثلا أشعري في الإجماع إذا خالف ويقول لك والله لا عبرة بهذا لا عبرة بماذا هو يقرم الإجماع إذا كان عالما ومجتدا فهو يقرم الإجماع كون كلامه صحيحا أو ليس صحيحا لمسألة أخرى نتكلم على إجماع كون تتوافق على مذهبه أو تخالفه ليس معنا أننا أخرجناه من زرعة العلماء إذا كان عالما مثلا وعنده بضعا في تصوف مش مطلق التصوف ليس بضعا لكن عنده بضعة في تصوف فيه غلوب فلسافي مثلا أو طرقي أو نحو ذلك أو عنده بضعة في... متعلقة بالاستفاد ب... ب... ب... قد يعذر في هذه البدعة ولا يكون فاسقا وحتى لو لم يعذر فإنه من أهل العلم إذا كانت حققت فيه الشروط فلا ينعقد الإجمع بدون موافقة هؤلاء لكن الهوى يدخل في هذا كثيرا وحتى في الطرف الثاني أيضا حتى بعض المتعصبين عند الأشاعرة وعند الصوفية يفعلون هذا يقول لك والله الجماعة الحشوية اللي هو إحنا يعني في زعمهم والمجسمة وكذا لن لا عبرة بكلامهم تعصوا النقيت من الطرفين وليس لك أنت ولا لغيرك حق الإدخال والإخراج يعني ده مش البيت بتاعك اللي عاوز يخش ييجي اللي مش عاوز يخش ينطلعه مرة البيت الأمة أوسعه من ذلك فكون هذا العالم يوافق وهواك والعالم التاني مش ماشي على مذهبك مش معنى أنك تخرجه من, دائرة العل... من زمرة العلماء ويبقى على هوات بقى اللي, اللي عاجبني عالم واللي مش عاجبني مش عالم هذا لا يعرفه العلماء ولا يرجعون إليه والكتب مليئة بالنقل عن المخالفين والموافقين والاحتجاجي بالأدلة على القول وليس النظر إلى قائله فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور لأن الإجماع ليس لعبة الإجماع دليل شرعي فلكي نقول به لابد أن تتحقق شروطه ولا مدخل اصلا لا مدخل للعام في هذا العام ليس لهم ان يصنفوا الناس الى علماء وغير علماء ولا ليس لهم ان يحكموا اجماعا او غير اجماع انما يرجع في ذلك الى اهل العلم هم الذين يقولون هذا عالم وهذا غير عالم هذا مجتهد وهذا غير مجتهد لكن لا نرجع إلى فهم العامة العام لو سمع خطيبا صصيحا اكاه في خطبة أو موعظه هيظن فيه العلم والولايه كمان يقول انه من اولياء الله ومن اهل العلم عشان عمل خطبه جميله وقعدنا نعيط فيها وانا سمعت هذا كثيرا كان يحتاج على ان هذا الشيخ يقول لك والله الشيخ يعني عالم كبير ده بيعضي عيض وبنشوفه في الاعتكاف بيعيض وبنشوفه في رمضان مش عالت ايه بيعيض وكلنا من يعني <تصفيق> اما خشية واما غير ذلك من المصايب اللي احنا عايشين فيها كل الناس بتعيض فالعياض مش من البكاء يعني ليس مناطا للعلم وإلا لكأن الطفل الصغير والنساء لأنه اكثر بكاء من الرجال يعني مسألة عواطف عند العوام على الأسف الشديد الشيخ ده لأنه حبيبي ولأنه الشيخ بتاعي ولأنه كذا يبقى هو من أهل العلم ليس كذلك هذا يرعى فيه إلى ما بيانه العلماء وإلى القواعد المتخف عليها عند اهل العلم نعم. وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع طيب لحظة بس واجمعوا كل اهل كل عصر حج خلافا لداود وقد وقوم... وقوم... اوما احمدوا الى نحو قوله اوما احمد في قوله من, من... من ادعى الاجماعة هو كاذب وهذا اجابنا عليه وقلنا اجابوا عليه باجوة كثيرة منها هذا على سبيل التورع ومنها انه غير الاجماع غير المتاقن ومنها ان يحكي الاجماع غير علم بالخلاف ومنها ان يكون في تعذر في معرفة الاجماع لتعذر الاحاطة بالكل او الاجماع العام المطقي وليس الاجماع السكوتي او بعده وليس استحالته في زمن غير الصحابة اجوبة كثيرة جدا وجيب بها عن كلام الامام احمد رحمه الله تعالى اعتقال المؤلف رحمه الله التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع المسألة مفروضة فيه أن التابعين هل يعتبروا قولهم في خلاف الصحابة رضي الله عنهم لاختيار أحد قولي الصحابة لو اجمع التابعون على قولي على احد قولي الصحابه يعني المساله كان فيها خلاف عند الصحابه رضي الله عنهم فاجمع التابعون على احد القولين وتركوا القول الثاني هل يعتبر هذا الاجماع رافعا للخلاف السابق يقول اجماع التابعين على احد قولي الصحابة اعتبره او الخطاب والحنفية يعني اعتبروه اجماعا ورفعوا به الخلاف السابق وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع ان الخلاف يبقى وان الاخوال لا تموت بقول قائلها وهذا الذي نص عليه الامام الشافعي رحمه الله وهو ايضا الصحيح في مذهبنا ان الـ الـ الـ اذا اجمع اهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول لا يكون إجماعا ويبقى الخلاف موجودا ولأهل العصر الثالث أن يأخذوا بالقول الذي تركه أهل العصر الثاني وأجمعوا على خلافه يعني الآن الصحابة اختلفوا على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين ثم جاء تابع التابعين فلهم أن يختاروا القول الذي تركه التابعون وكان موجودا عند الصحابة رضي الله عنه وهذا هو الصحيح لأن لا لازموتوا بموت قائله ولأن الإجماع المصد به إجماع الأمة ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وماتوا على هذا الخلاف فإن الذي مات مخالفا لما أجمع عليه التابعون من بعد هو من الأمة وهو من علماء الأمة فكيف يخرج من الإجماع وبهذا يعلم أنه لا يرتفع الخلاف بإجماع ينحقه ما دم في عصر ثاني كلام هنا فرضه في عصر ثاني أما لو في نفس العصر فهذه مسألة انقراض العصر وهي مسألة أخرى ومما يدل على أن هذا الإجماع على أن هذا الخلاف معتبر ولا يكون ما بعده إجماعا يرفع هذا الخلاف أن المختلفين في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانهم أجمعوا على تسويغ الخلاف يعني نحن لو اختلفنا على قولين وانتهى العصر ومات الصحابة على هذا الخلاف فهذا الخلاف في ضمنه اجماع اجماع على ماذا على تسويق الخلاف فالقائل بعد ذلك بقول من القولين لو جعلناه اجماعا لكان اجماعا يعارضه الاجماع السابق ولا يمكن ان يتعارض دليلان حينئذ الصحيح ان اتفاق اهل العصر الثاني على احد قولين العصر الاول لا يجعله اجماعا ولأهل العصر الثالث أن يخالفه ما اتفق عليه أهل العصر الثاني ومن هنا أيضا يعلم أنه إذا اختلف من هذا الدليل الذي ذكرت وأنه لما اختلفوا سوّوا الخلاف وأجمع على تسويغ الخلاف تُعلم مسألة مهمة وهي أنه إذا اختلف أهل العلم على قولين لم يجوز إحداثه قول ثالث إذا كان في المسألة قولان فقط وليس فيه إلا قولين ليس فيه إلا قولاني فليس لمن يأتي بعد هؤلاء المختلفين في زمان آخر أن يأتي بقول جديد ثالث لمأنه لو كان هذا القول الثالث حقا لا يمكن أن يغيب عن مجموع الأمة في العصر السابق هم لما اختلفوا على قولين تضمن هذا إجماعا على تسويق الخلاف وتضمن إجماعا على أن الحق لا يعد هذين القولين لأن الحق لو كان يعد هذين القولين فالأمة ضلت عن الحق ولا يمكن أن تضل الأمة بمجموعها في زمان من الأزمنة عن القول الحق وهذا هذه المثالة نافعة جدا في ردي كثير من الأقوال التنويرية التي يقول بها بعض التنويريين والحداثيين والليبراليين أيضا في هذا الزمان يأتون بأقوال جديدة لا تعرف ليس له وجود في العصور السابقة وكذلك ما يقوله بعض المعاصرين من إنكار مشروعية ستر وجه المرأة في النهاد بدعة لأن, لأن, لأن ستر وجه المرأة دائر بين الوجوب والاستحباب ليس ثم قول ثالث وبعض المهتدع في زماننا يقول إن المالكية عندهم قول بكراهة النقاب وهذا من التشبيه على الناس لأن المالكية لم يقولوا بكراهة النقاب من حيث هو ستر للوجه وإنما قالوا بكراهة النقاب أن تنتقب المرأة عند محارمها أو أن ينتقب الرجل هذا الموجود في كتب المالكية نعم نص على كراهة النقاب وليس لكن ليس النقاب الذي بمعنى ستر المرأة وجهها أمام الأجانب وهذا الكلام يقوله بعض مفتدعة العصر وهم مالكية يعني يعلمون هذا الكلام جيدا إلا أنهم يثيرون الشبهات وتبناه بعض الناس هنا في مصر ايام كان في حمل على النقاب, النقاب قبل الثوره وقالوا ان النقاب قال المالكيه بكراهته طبعا التفصيل اصلا بين النقاب وستر الوجه عموما لابد ان يفهم لان ستر الوجه اعم من النقاب يعني حتى لو نص المالكيه على النقاب فانه لم يتكلموا على ستر الوجه ده ابتداءا نفضل عن ان الرجوع الى كتب المالكيه بينت لنا كذب هؤلاء لكن حتى لو سلم انهم يقولون بكراهه النقاب فالنقاب غير ستر الوجه النقاب اخص ستر الوجه يكون بالنقاب وبالبرقع و بشي ينزل من الرأس ليس له فتحة عند العينين فالمسألة أعم من أن تكون نقابا أو غير نقاب ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفزين ليس نهيا لها عن ستر وجهها أمام الرجال الأجانب وهو إنما هو نهي عن عن النقاب وحده وليس عن ستر الوجه أمام الأجانب ولهذا كانت عائشة رضي الله عنه تقول كان الركبان يمرون بنا فتسزل إحدان خمارها على وجهها فهي الآن تغطي وجهها بغير النقاب تغطيه بشي ينزل من فوق ف مع الاسف ان هؤلاء الناس هداهم الله يطلقون الكلام هكذا ويعتمدون على ان العامة لا يفرقون بين هذه المصرحات وبين هذه الاطلاقات ويريدون ان يقعوا في قلوبهم هذه البدع وهذه المخالفات لصرائح كلام اهل العلم وصرائح النصوص طيب واجماع التابعين على احد قولي الصحابه اعتبره ابو الخطاب والحنفيه وقال القاضي وبعض الشافعيه ليس باجماع والتابعي معتبر في عصر الصحابه عند الجمهور يعني ان التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد التابعي منفيا الصحابه فالتابعي اذا بلغ رتبه الاجماع رتبه في زمن الصحابه رضي الله عنهم فان قوله يعتبر في الاجماع والخلاف يعني لو أن الصحابة اجمعوا وكان معهم بعض التابعين خالفوهم لا يعد هذا اجماعا شرعا ليه نحن قلنا في الإجماع اتفاق مجتهدي العصر والتابعي صار مجتهدا كون الصحابة أفضل أو أعلم في مجموعهم أعلم يعني في الجملة لكن بعض التابعين أعلم من بعض الصحابة ولهذا كان, الحسن رضي كان أنس رضي الله عنه سئل عن بعض المسائل فقال سلوا مولانا الحسن البصر يعني فإنه حضر وغبنا فإنه حضر وغبنا يعني شهد أمورا لم يشهدها أنس رضي الله عنه فاعتبر أنس رضي الله عنه كلام الحسن مع أن الحسن رحمه الله ليس من الصحابة وإنما هو من كبار التابعين وكذلك سعيد بن المسيب بل قيل أنه أفضل التابعين على الإطلاق وهو من كبار مجتهدي التابعين فأقوال سعيد بن المسيب وأقوال حسن البصري وأمثال هؤلاء الكبار تعتبروا في الإجماع يعني أنهم لو خلفوا الصحابة لا يعد قول الصحابة حينئذ إجماعا النعم يحتجوا به من وجه آخر هو أن يكون إيه قول الصحابة حجة عندما يحتاج به سيحتاج بقول الصحابة ولكنه لا يعتبره إجماعا ومعلوم أن ركبة الإجماع أعلى من ركبة قول الصحابة والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعي هذا قول الثاني غير معتبر وأنه لا يعتد بخلافه لو خلف الصحابة في زمان الصحابة طبعا المثال مفروضا أن الصحابة موجودون وهم وبعض التابعين خالف ليس فرض المثال لو أجمع الصحابة وانتهى زمان الصحابة ثم جاء التابعون يبقالفون إن هذا لا يحصل أصلا وإن حصل من واحد او في مسألة يعني من أحد المثال فإنه لم يبلغه إجماع الصحابة ويحتج عليه بإجماع الصحابة رضي الله عنه قال وقد أومأ أحمده إلى القولين يعني كأن أحمد عنه روايتان أخذ من إيمائه إلى هذا وهذا والسبب أنه يعتبر التابعي في خلاف يعتبر التابعي المجتهد في زمن الصحابة رضي الله عنه فلا ينعقد الإجماع بدونه ثم قال ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير هذا هو الصحيح إن الإجماع كما قلنا هو اتفاق جميع المجتهدين وليس, وليس أكثرهم فلو كان عندنا اتفاق من تسعين وعشر يخالفون ولا حتى تسع وتسعين واحد يخالف من العلماء فإننا لا نعتبره إجماعا خلافا لابن جرير فإن ابن جرير رحمه الله تعالى لا يعتبر بمخالفة الواحد والاثنين ويعتبر الإجماع هو قول الأكثرين وليس هناك تعوين على خلاف واحد واثنين وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة لم يذكر المؤلف رحمه الله مسألة اتفاق الخلفاء الاربع والصحيح عندنا ان اتفاق الخلفاء الاربع ليس اجماعا ولا حجة لو خلفهم غيرهم فانه يعتبر من الخلاف السائر وقيل انه حجة وقيل انه اجماع وحجة وكل الاقوال هذه موجودة في المذهب واما مسألة اجماع اهل المدينة فان الامام مالك, مالك رحمه الله تعالى بنى مذهبه على اصول منها عمل اهل المدينة فعمل اهل المدينة عند الامام مالك حجة يرد به الأحاديث الآحاد إذا كانت في مقابل العمل المستفيض المشهور الذي نقله أهل المدينة مثل الأذان والإقامة وترك التسمية في في قبل الفاتحة في الصلاة ونحو هذه الأمور المشهورة التي ينقلها واحد عن واحد وكأن الإمام مالك رحمه الله ينظر في ذلك لأنها كالإجماع لأن هذا عمل شاع وانتشر ونقله أهل المدينة وتورثته الأجيال جيلا بعد جيل ف. لو كان خبر الأحادي هذا صحيحا يعني ما مالك يعل خبر الأحد من هذا الوجه لو كان صحيحا ما خفي على مجموع أهل المدين ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيل وخبث الحديد فالقول الباطل خبث فتنفيه المدينة فقال إنه لا يكون في المدينة إذا أجمعت المدينة على عمل فإنه يكون حجة بل يكون عنده مما يقدم على حديث الأحادي واختلف العلماء في توجيه ذلك اختلافاً كبيرا وكان يعني مما قيل إن المراد أنه ما يجري مجرى النقل المستفيض مثل ما قلنا في ألفاظ الأذن والإقامة واختار هذا أبو الوليد الباجي والقرافي وغيرهم من كبالي المالكية ومنهم من قال هذا في الصحابة والتبعين فقط وليس في كل زمان وعلى هذا جرى ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مفتصله وتابعوا كثير من شراحه ومنهم من فصل بين حالات وحالات فلم يقل بإجماع أهل المدينة على الإطلاق ومنهم القاضي وانا ناخذ دعام اهل المدينه عن اطلاق منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والقرطوبي ومنهم من نفى هذا قال لا هذا ليس صح عن مالك لكن الصحيح انه يصح عن مالك ووجه بما بواحد من التوجيهات التي ذكرناها اما ابن تيميه رحمه الله تعالى فانه قال فانه اختار قول الإمام مالك ولكن وجهه بتوجيهات معينة فقسم المسألة إلى مراتب قال المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا في ألفاظ الأذان والإقامة أشياء ليس العقل فيها مجال وإنما هي هي توقيف وهي كأنها منخولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه هذا حجة في مذهب الإمام مالك ومنصوص مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحم الخلفاء الراشدين وقد أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين الثالث قال إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين جهل أيهما أرجح وأحدهما يأخذ به أهل المدينة فإن أخذ أهل المدينة بأحد الحديثين يعتبر ترجيحا ويعتبر من يعني من أدوات الترجيح وهذه أيضا نواية عن الإمام أحمد بل قال أحمد رحمه الله إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا بيه فهو الغاية يعني عند الخلاف يعتبر قولهم مرجحا والمرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة بعد زمان الصحابة والتابعين فهذا هو حجة تتبع أولى هذا الذي فيه الخلاف والذي عليه جمهور أهل العلم وأئمة المذاهب أنه ليس بحجة شرعية وهو قول الشافعية والحنفية والحنابلة وقول كبار أصحاب مالك رحمهم الله وقال وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه حجة وليس معهم للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل التقليد فالمسألة فيها مصنفات يعني بعض الرسائل الجامعية في زماننا أولفت في عمل أهل المدينة والاحتجاج به وتفصيل القول فيه لا يتسع المقام لذكر أكثر من ذلك قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه المقصود بس قبل أن, أن عمل أهل المدينة ليس حجة عند الجمهور وهو حجة عند مالك فقط ومالك وجه بتوجهات مما ذكرنا وانقراض العصري شرق في ظاهر كلامه المرد من العصر ان يموت اهل الاجماع على القول الذي اتفقوا عليه يعني الان لو اننا عندنا قوم من المجتهدين في جمال من الأزمنة وجاءت مسألة فتباحثوا فيها ووصلوا فيها إلى قول بمجرد انصرافهم عن المجلس الذي حصل فيه التشاور والوصول إلى قول أو بمجرد وقوع هذا الاتفاق هل هو إجماع عليهم أنفسهم فلا يصح لهم الرجوع بعد هذا ولا يظل الأمر معلقا حتى يموت هؤلاء المجتهدون وينقرض عصرهم فيكون حجة على من بعدهم الجمهور على أن انقراض العصر ليس بشرط فلو بعدما اتفقوا وانعقد الإجماع جاء بعد شهر مثلا الواحد يقول بدى قول غير الذي اتفقنا عليه وأريد أن أخالف وحس الناس عيشة لم يموتوا الجمهور يقولون أنت محجوج بالإجماع يعني الإجماع حجة عليك ولا يشارط في الإجماع انقراض العصر بمجرد ما أجمعه انتهى الأمر وهذا الذي يقولون هذا الذي تدل عليه إطلاقات المصوص هذا الذي تدل عليه إطلاقات التي جعلت الإجماع حجة وقوله ظهر لي وجه لو كان هذا الوجه حقا لكانه يظهر قبل إجماع المجتهدين على حكم المسألة وأما الحنبلة فقالوا لا انقراض العصر شر, انقراض العصر شر. فله أن يرجع لهذا المجتهد أن يرجع أن يرجعوا ولا يحتج عليهم بالإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض عصر المجتهدين فما دام بعضهم باقيا فإنه لا يكون إجماعا واحتجوا على ذلك بأفعال مثل مخالفة علي رضي الله عنه لما كان يفعله لبعض ما كان يفعله عمر رضي الله عنه وقال لو كان فعل عمر والذي كان عليه الناس في زمانه ولم يخالفوه لو كان حجة ما خالفه علي فمخالفة علي تدل على أنه يرى أن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض العصر يعني مثلا بيع أم الولد خالف فيها علي رضي الله عنه ما كان عند عمر وكذلك حد الخمر اللي هو ثمنون جلده حصل في خلاف الصحابة لم يكن في أول أمر الحد ثمانين في زمان أبي بكر ولا في أول زمان عمر رضي الله عنه فمثل هذا يوجه بأن انقلاض العصر شرط عمر خلف أبا بكر في مسائل وعلي خلف عمر في مسائل فقالوا هذا لأن كلهم مجتهدون وهم في زمان واحد وعصر واحد ولم ينقرض العصر هذه حجة الحنابل ومن حتى منها الطلاق الثلاث لو لو يعني صح التمثيل به أنه ليس إجماع وأن عمر رضي الله عنه لما جعل الثلاثة ثلاثا لم يخالف إجماعا كان موجودا قبله قال وقد أومأ إلى خلاف يعني أومأ الإمام أحمد إلى ما يوافق أقول الجمهور, الجمهور الإمام الثلاثة وجمهور العلماء أنه, أنه لا يعتبر انقراض العصر وقيل يعتبر انقراض العصر في الإجماع السكوتي دون الإجماع النطقي لأن الإجماع السكوتي ضعيف واختاره الآمدي قال فلو اتفقت الكلمة بناء على أن انقراض العصر شرط عند الإمام أحمد لا بد من موت المجدهدين فمن بعدهم لا يخالفهم لكن لو باقي بعضهم ورجع فلا يكونوا إجماعا بناء على هذا قال فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور يعني فليس لمجدهد منهم أن يرجع ولا لمجدهد نشأ في ذمانهم دنباب أو لبأ يعني واحد منهم لا يرجع طب لو أن هم أحياء وبعض تلامذتهم صار مجدهدا في ذمانهم ولم يموتوا فنظر في المسألة نظرا جديدا فجد له حكم مسألة لم يكن عند مشايخه المجمعين وهم أحيات فالحنبيل يقولون له أن يخالف ليه لأنه ليس إجماعا حتى انقرض العصر والجمهور يقولون ليس له أن يخالف لأنه محجوج بإجماعهم فلو اتفقت الكلمة في لحظات واحدة فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب والصيح انه لا يكون اجماعا والصيح اندنى انه لا يكون اجماعا واذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجوز احداث قول ثالث عند الجمهور هذا غرق خاص بالصحابة فرض المسألة في الصحابة قصور والصابة انه يقال اذا اختلف مجتهد عصر على قولين طبعا اختلف على قولين مفيش اجماع ابلكد لان الاجماع يمنع الخلاف بعدهم لكن اختافوا على قولين في مسألة ليس لم يسبق فيها إجماع فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا وهذا الذي تكلمنا فيه منذ خليل لم يجوز إحداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز يجوز أن يحدث قولا ثالثا وهذا القول ضعيف وقد بينا وجه ضعفيه لكن لا هل يحرم إحداث تفصيل؟ بين القولين يعني إذا في مسألة على قولين إثباتا ونفيا فجمهور العلماء قالوا لا يجوز حتى احداث تقصير جديد بأن تأخذ ببعض الصورة هذه وبعض الصورة هذه وتأتي بحكم هو بعض القولين فالجمهور منعوا من هذا مطلقا وجوزه بعض أهل العلم طب هنا بحث آخر هل يحرم إحداث دليل زائد لقول, من هذ... من... لقول أو لأحد القولين يعني هم مثلا احتجوا ببعض الأدلة ولم يحتجوا بأدلة أخرى فهل لمن بعدهم أن يبحث عن دليل جديد يدل على أحد القولين هو مش هجيب قول جديد بس هجيب دليل جديد يأتي بدليل جديد الصواهو أنه يجوز أن يستدله بدليل جديد ما مدام لن يخرج بدلالته عن مقتضاية اللغة وعن طرائف العلماء في الفهم وقيل لا يجوز ذلك قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في البقين وسافتوا فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجه هذه مسألة الإجماع السكوتي والإجماع السكوتي حجة على الصحيح عند الآئمة الأربع ولو أنكر الإجماع السكوتي لضاعت كثير من مسائل الاعتقاد وبعض المعاصلين مع الأسف يعني أنه سلفي ثم بعد ذلك لا يقول بالإجماع السكوتي وهو لا يدري أنه يهدم كثيرا من أقوال السلف بهذا القول يعني يهدم كثيرا من مذهب السلف لو هدم الإجماع السكوتي إجماع السكوتي كثير من المسائل التي نحتاج بها على المتكلمين وعلى الأشاعرة وأضرابهم لا يكون فيها إجماع نطقي وإنما يكون فيها إجماع سكوتي فبعض الناس هداهم الله ينطلق من أن الإجماع السكوتي ليس بحجة في الأستعصيل ويجي في التفريع والاحتجاج على القصوم يحتجوا عليهم بإجماع سكوتي وهذا تناقض إما ما تقول ليس, ليس الإجماع السكوتي حجة وبالتالي لا يصح لك أن تحتج به في مثال الاعتقاد وهذا خلاف المذاهب الأربعة عمون وخلاف جمهور العلماء وإما أن تقول إنه حجة تأصيلاً وتفريعاً لكن الشول التلفيقي اللي بيحصل عند بعضهم ييجي هنا يقول إجماع سكوتي وفي الاحتجاج يحتج به إجماع السكوتي ليس بحجة وفي الفقه يحتج به ولا بعضهم يقول لك, يقول لك في الأصول قول الصحابة يحج ويجي في الفرو يقول لك المساله لا دليل عليها مش لاقيين كتاب ولا سنه طب ما انت قلت قول الصحابي حجه ما الذي اصابك او يقول بدعه طب احنا عندنا قول الصحابي كيف تقول بدعه وقول الصحابي حجه عندنا قول الصحابي في المساله كيف تقول بدعه ان يتاتى لك القول بالبدعيه وانت تقول بحجيه قول الصحابي هذا من اضطراب المعاصرين لان ليس لهم او في كثير منهم حتى لا نعمم ليس لهم اصول واضحه يسرون عليها انما هم ملفقون ياخذ مره يعني ينظر في الكتب كيفما اتفر إيرى مرة عند ابن حجر فيعجبه احتجاج ابن حجر ابن حجر يحتاجه على طريقة الشافعي فيرجح كلام ابن حجر ثم يأتي مرة ثانية فيعجبه كلام ابن تيمية فيرجح كلام ابن تيمية في مسألة أخرى ويكون الأصلان مختلفين فتحصل التناقضات الكثيرة بخلاف من له أصول واحدة مبطردة فهذا ماشي على مدرسة واضحة في الاستدلال وفي الاستنباط لا يحصل له الاضطلاب الذي يحصل عند المعاصرين ولهذا كثر عند المعاصرين الاضطراب والتناقض وكثر عندهم الشذوذ وكثر عندهم مخالفة الإجماع هناك مثال هذا بحث طريف وأنا كنت أريد أن أكتب فيه وأجمع عندي مثال في ذهني وبعضها حققت الكلام فيه ولولا أني خفت يعني أن يكون فيه فتنة أو يكون فيه شيء مما يعني لا يتحمله أنس لا ضربت أمثلة كثيرة على أقوال خالف فيها بعض المعاصرين اللي هم يعدون من الكبار جدا خالفوا فيها الاجماع وهو موجود يعني لن يعجز من نظر في كلامهم وقرنه بكلام السلف أن يجد مسائل خالفوا فيها الاجماع ودي مش مساله ولا اثنين فهنا يقول اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقينه وسكتوا ف عنه اجماع في التكاليف وهذا الصحيح من المذهب وبل و... و... هو الصحيح من المذهب... مذهب الايمة الاربع هو... آ... الذي عليه العمل يعني اذا قال بعض المجتهدين قال المرب القول هنا اعم من القول اللساني يعني قالوا قولا او فعلوا فعلا ضابط الاجماع السكوتي باختصار ان يقول بعض المجتهدين في مسألة قولا او يفعل فعلا وينتشر هذا القول والفعل لابد من انتشاره حتى يغلب على الظن انه بلغ المجتهدين الموجودين في دمانهم فانتشر في الباقين ومرت مدة يعني تمكنهم من النظر في المسألة وليس هناك مانع من الجهر بالمخالفة كتهديد سلطان مثلا يعني السلطان يقض بقول عالم ويفرضه على الناس والله حيخلف الكلام ده حيحطه في السجن لنه يحصل الوقت عند الحكام الظلمة فلا مش يجمع سكوتي ده قهر وإكرار لكن لا مفيش مانع من ان تختار غير هذا القول فالقول قيل او الفعل فعل وانتشر ومرت مدة تمكن المجتهدين من تقليب النظر والتأمل مدة كافيا عرفا في ذلك ليست مقايلة بوقت معين لكن مدة كافية عرفا ولم يظهر مخالف فيعتبر هذا ايه اجماعا سكوتيا وهو اجماع ظني وليس قطعيا لكنه حجة يرجع اليه في الشرع فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع قول الثاني في مساء لكنه لا يكون إجماعا ومعلوم أن الحجة أعم من الإجماع الإجماع أخص وأقوى وقيل لا إجماع ولا حجة يعني لا يحتاج به وليس هو بإجماع وهذا قول ضعيف جدا ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد أجمع الأصليون على أن الإجماع لابد له من مستند أن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل ولهذا نحن قلنا أو لم نقل لكن يعني قلنا من قوله في مجالس أخرى إن الإجماع دليل وجود دليل الإجماع كاشف عن وجود دليل لا يمكن أن ينعقد الإجماع من غير دليل لكن قد يخفى هذا الدليل على بعض العلماء فيحكي الإجماع لا يحكي النص الذي استندوا إليه كما أن للإجماع فائده هي أنه يجعل النص الظنية قطعياً يعني إذا كان النص يحتمل دلالتين وأجمع العلماء على أحد المعنيين صارت دلالة النص ماذا قطعية ولهذا يقدم العلماء أحيانا الاحتجاج بالإجماع على النص فيقولون دليل هذه المسألة الإجماع وبعد كده يذكرون نصا فبعض الناس لا يفهم طرائق العلماء يقول ولماذا تقدمون الإجماع على النص نقدموا لأن النص المذكور يحتمل فالإجماع رفع الاحتمال الإجماع يجعل أحد الفهمين لو أجمع العماع لأحد الفهمين يكون حجة وإجماعا يمتنع الفهم الثاني فالإجماع لابد له من دليل علمه من علم وجاهله من جاهل قد يخفى الدليل على معظم الناظرين بعد زمن المجتهدين فيحكون الإجماع ويطالع بعضهم على ذلك فيحكي النص أو يحكي النص والإجماع معا ثم اختلفوا هل الإجماع هذا يكون دليلا من كتاب أو سنة فقط أو يصح أن يكون من القياس أيضا في هذا خلاف قال يجوز أن ينعقد عن إجدهاد يعني يصح أن يكون مستند الإجماع نصا أو قياسا هذا الذي اختاره وهو قول الأكثرين وأحاله قوم يعني قالوا لا يتصور الاجتماع عن إجدهادا وقياس بل لابد أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة وقيل يتصور وليس بحجة يعني القول الثالث يتصور عقلا وقوع الإجماع عن قياس ولكنه لا يكون حجة إلا إذا كانوا استندا إلى دليل نطقي دليل نصي من الكتاب والسنة فحينئذ لا تحرم مقارفة هذا الإجماع لو قلنا إنه ليس بحجة والصاب أنه ينعقر عن دليل المكنة والسنة وعن القياس أيضا والإجماع يجعل القياس الظني بمنزلة القطع ثم انتقل بعد الكلام على الإجماع إلى مسألة أخرى تذكر في لاحقة للإجماع وهي دليل عند بعض أهل العلم كالشافعية وهي الأخذ بأقل ما قيل الأخذ بأقل ما قيل يعني أن يكون عندنا قولان في مسألة وهناك قدر مشترك بينهما مثل أن يقال مثلا أن أقل الحيض ساعة ويقول آخرون أقل لمدة الحيض يومين فاليوم اللي هو يقول بعض اهل العلم يقولون ساعه وبعض اهل العلم يقولون يوم وليله مش مهم بعض العلماء قالوا بعض العلماء قالوا يوما وليله فبعض العلماء يقولون هناك قدر متفق عليه وهو الايه الساعه لان القائل اقل يوم وليله يسلم ان الساعه حيض قال انه اقل ساعه لا يسلم ان اليوم والليله حيض فيغلب حيز النظر الى ان الحيض ليس له حد معين ينتهي ايما متى ظهر الدم فهو حيض يوم ليله الاقل من يوم وليله طبعا هذا لا يتمشى على مذاهبنا لانهم يقولون اقل الحيض يوم وليله لكن هذا مشاش كذلك الاختلاف في ديه الكتاب قيل ديه الكتاب كديه المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها طب التمس القدر المشترك عليه المتفق عليه بين الجميع ما هو الثلث لان القائل بالثلث يا صح صحا ناخذ يعني القائل بالثلث الثلث عنده ديه طب القائل النصف الثلث عنده ديه والسدس الزائد لم يقل به أهل الثلث طب القائل دية كاملة وافق أيضا عن الثلث فأقل ما قيل ما هو الثلث قالوا إذا لم نجد دليلا يفصل بين هذه الأقوال فناخذ بأقل ما قيل لأن أقل ما قيل قدره متفق عليه فهو كالإجماع فهمتم وجهة الاحتجاج يعني هم الكلام هنا حيث لا دليل منفصل لكن إذا وجد دليل منفصل فنعمل بالدليل لكن اذا لم نجد دليلا يرجح قالوا نأخذ بالحد الأدنى الذي وقع الاتفاق عليه من الجميع فإن الثلث قائل به من قال بالثلث ومن قال بالنصف ومن قال بالدية الكاملة نعم. لا لأن القائل الذي يدّيها كاملة لا يوافقه القائل بالنصف ولا بالثلث القائل بالثلث لو أخذنا بالثلث الجميع متلفقون على أن الثلثة ديت لا هو يقول أن الثلث مجزئ لو زدنا عليه ثلثين هو النظر هنا إلى ماذا ما القدر الذي لو فعل كان كل العلماء قائلين بإجزائه الثلث مجزء كاملا عند بعضهم وهو بعض الضية عند القائلين بالنصف والجميع لو أخذت بالثلث فإني أخرجت بعض الضيتي على قول والضية كاملة على قول فقد أخذت بقدر مشترك بين الجميع النصف فيه خلاف والثلثين الزائلين على الثلث أيضا فيهما خلاف هذا المعنى الأخذ بأقل ما قيل والصاب أنه ليس إجماعا لأنه هو ده بقى الرد اللي انت بتقوله ده ان القائل بالثلث هذا الرد على من قال باقل ما يقيل ان القائل بالثلث قال انها ديات كاملة والقائل بالجميع او بالنصف لا يوافق على كون الثلث هو الدية الكاملة فلا يعتبر اجماعا لانه كيف يكون اجماعا انت ان تردني الى الخلاف وتعتبر الخلاف اجماعا كيف هذا اذا كنت انا قل دية كاملة فانا لا اجتزئ بالثلث فكيف تجعل الثلث ملزما ليه وهذا هو الرد على من قال بأقل مقدر وهو قول بعيف الصابل إلى الأقل مقدر ليس إجماعا لكن هذه وجهة من قال إنه إجماع والأخل بأقل مقدر ليس تمسكهم بالإجماع واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع هذا أشرреه هنا وقد سبق أنه كان يمبغي أن يذكر من قبل عند عندما بينا لكن هذا أيضا موضوع لا مأسا يُقال هنا الإتفاق الخلفاء لأنه الآن يذكر ما قيل إنه إجماع وليس بإجماع الآن يذكر ما قيل إنه إجماع وليس بإجماع فمنه أقل مقيل الصباح أنه ليس بإجماع ومنه اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ليس حجة ولا إجماع بل يجوز لغيرهم أن يخالفهم كما خالفهم زيد بن ثابت في مسائل وخالفهم بن عباس رضي الله عنهم جميعا في مسائل وقد نقل عنه رواية أخرى لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الإجماع وما يتفرع ذكرها صحيح ليس حجة ولا اجمع ليس حجة ولا اجمع قلت هذا مرتين واما الاصل الرابع يعني من الاصل المتفق عليها بين اهل العلم وهو اصل عقلي وليس نقلي لان عارفنا الكتاب والسنة والاجباع اصول النقلية والرابع عقلي وهو الاستصحاب قال وهو دليل العقل في النفي الاصلي وهذا مجمع عليه بين العلماء الاستصحاب اللي هو استصحاب العدم النفي الاصلي الاصل براءة الذمة والاصل عدم شغل الذمة بتكليف حتى يرد دليل موجب او دليل محرم فاذا كان عندنا مسألة قيل بوجوبها وبحثنا ولم نجد دليلا على الوجوب فإننا نتمسك بماذا بالبراءة الأصل نقول أصل على الوجوب والأصل براءة الذمة وبقاء ما كان على مكان فلا نمتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ينقلنا عنه من كتاب أو سنة وغير ذلك قال فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف صحيح إنما يكلف الإنسان بالشرع وقبل الشرع لا تكاليف فتستمر حتى يرد غيره يعني تستمر بريئة حتى يرد غيره غيره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحل الله فوحلل وما حرم فوحرموا ما سكت عنه فهو عفو فما سكت الله عنه فالأصل أنه على الإباحة على العف. لا يشغل ذمة الإنسان إلا بما كلفه الله عز وجل به ويسمى استصحابا استصحاب استفعال من طلب الصحبه يعني أنك تستصحب أو تطلب صحبة الشيء القديم استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا يعبر عنه بالاستصحاب ويعبر عنه بالبراءة الأصلية وكل دليل فهو كذلك وكل دليل يعني الاستصحاب يتصور في كل دليل الأصل أن ما أوجبه الشرع لا يرتفع وجوبه إلا بدليل آخر وما حرامه لا يرتفع تحريمه إلا بدليل آخر يعني ما علمنا أنه حرام بدليل شرعي ليس لأحد أن يقول أنه حلال إلا بدليل يرفع هذا التحريم ينسخه يعني او اذا دل شرعا انه واجب ليس لحظة ان يقول خلاص لم يعد واجبا الا بدليل فسواء تستصحب ما كان قبل الشرع او حتى تستصحب مدلولات الشرع حتى ينقلك دليل عنها هذا هو الاصل ولهذا لقلت مثلا امر الوجوب والاصل ان هذا امر الوجوب هذا متمسك صحيح صحيح لك حتى يأتي يا من قال بالاستحباب بدليل يصح ان ينقلك عن الوجوب الى الاستحباب فهذا مضطرد معك في كل دليل استصحاب الدليل حتى يضر عنه ناقي فالنص حتى يرد ناسخ يعني فيستصحب النص حتى يرد ناسخ لا يجوز لأحلが أن يقول أن هذا الحكم منسوخ إلا إذا أتى بدليل يدل على النسخ والأصل أن النص الذي دل على دليل فدلالته باقية حتى يأتي دليل آخر يرفع هذه الدلالة والعموم حتى يرد المخصص المخصص يعني العموم باق حتى يأتي شخص بالتخصيص إذا قال لا هذا خص بكذا أو بكذا أو بحالة معينة أو بشخص معين أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول إيه ما الدليل على الخصوصية ولهذا الجهل الذين يقولون ستر الواجه خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام نقول ما الدليل على هذا ما الدليل على أن ستر الواجه من خصائص أمهات المؤمنين بل الشرع علل بعلة هي في غيرهم أولى منها فيه ويقوله فيطمع الذي في قلبه مرر وقوله, وقوله إن مريض الله ليوذب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا ففطر على ذلك المرض في الخضوع بالقول والحجاب من باب اولى ويطالعكم تطيره فئات الحجاب فهذه العله موجوده في غير امهات المؤمنين لان لا يريد تطهير امهات المؤمنين ونجاسه غير امهات المؤمنين نجاسه معنويه ولا يريد الشرع آآ آآ ان يقع المرض في قلوب الناس ولا يقع في قلوب افهر الناس اللي هم اصلا بعيدون عن المرض المرض المرض هنا مرض الشهوات فاذا كانت الصحابه في حق امهات المؤمنين يخشى من وقوع مرض في القلب فكيف بمن دونهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرنيب أوجود هذه العلة في غيرهم أقوى فيكون تحقق الحكم فيهم أقوى فمن قال إن هذا خاص بزمان معين أو بحال معين أو بطائفة معينة هو الذي يطالب بالدليل وليس الذي تمسك بالعمومات وكذلك الملك قال لنا سأصحب الملك حتى يرد المزيل يعني إذا ثبتت ملكية شيء من بيت أو سيارة أو غير ذلك لشخص فالأصل أن لا تنتقل هذه الملكية عنه إلى غيره إلا بدليل من بيع أو اجارة او نحو ذلك مما تنتقل به الملكية وينتقل به النفع والنفي حتى يرد المثبت يعني الاصل براءة الذمة وانتفاء التكليف حتى يرد دليل يشغل الذمة والاصل انتفاء العقاب حتى يرد دليل يدل على عقاب ونحو ذلك مما يستصحب فيها اصل النفي ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك يعني لو قال قائل الصلاة ست وليس خمسة كيف نرد عليه الأصل عدم الوجوب الأصل عدم وجوب ما زاد عن خمس صلاة فلو قلت بوجوب صلاة غير الصلاة الخمس أنت المطالب بالدليل وليس الذي نفاه طيب قال بوجوب صوم شيء غير رمضان نقول ما الدليل على هذا طب النذر أيها النذر يجب إيه الدليل على وجوب النذر وليوفوا نذورهم فالله تعالى أمر بالوفاء بالنذر وقال النبي عليه الصلاة والنذر أن يطيع الله فليطيعه ثم قال وأما السحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتامب فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تضر السحاب للإجماع ففاسد عند الأكثرين السحاب الإجماع في محل النزاع هذا ليس حجة عند جمهور العلماء توضيح أن يقول المستدل المتامب إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته ابتداء فنستصحب في دوامها يعني يجوز لي ابتداء أن أصلي الصلاة بالتام صح ولا لا لما يكون ما فيش ماء أو عاجز عن استعمالي فالإجمع على أنني, أنني أتيمم فاهمين لأنا بقوله لا مين مش فاهم كله فاهم الحمد لله انت فاهم طب سكت ليه ها؟ ليس عندي ماء أو الماء موجود وأنا عاجز عن استعمالي فالعلماء مجمعون على ماذا أنني أتام وأصلي صح وأنا وأصلي وجد الماء أو شفان الله فاتطعت استعماله في أثناء الصلاة فبعض العلماء قال أن اختصحب الإجماع الأول في صحة ابتداء ليصح ليكملها ويكون هذا استصحابا للإجماع يعني يختصحب الصحة في ابتدائها ويجريها على دوام الصلاة ويقول لا تقطع الصلاة ولا تخرج منها لأنك بلأت الصلاة بإيه بصحة مجمع عليها فنتصحب هذه الصحة نقول هذا التصحاب للإجماع في محل النزاع لأن هذه الصورة محل نزاع بين العلماء له صورة وجود الصلاة أو القدرة وجود الماء أو القدرة على استعماله في أثناء الصلاة هذا فيه خلاف فلا تحتج بالإجماع على صورة لم يكن الإجماع موجودا فيها لأن الصورة هذه بعضهم أدخلها في قوله تعالى فلم تجد ماء فتام وقد وجد الماء وحينئذ لا يصح التام ماذا الصحيح عندنا في المذهب وقول كثير من اهل العلم فلا يصح استصحاب الاجماع في مورد النزاع وانما يصحب الاجماع في نفس الصورة الاصل الاجماع باقر على صورته التي هي هي لكن ان تتغير الصورة تغير الحال واحصل نزاع فتحتج على المختلف معك باجماع في غير الصورة التي حصل فيها النزاع فهذا ليس اجماعا صحيحا قال ففاسد عند الufficient خلاف الابن شاقلا وبعض الفقهاء والصول الله انه ليس حجة فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها الكتاب والسن والاجماع والاجماع لا خلاف فيها بقي اصل اخر لا خلافة فيها والقياس لا خلافة فيه اي معتبر انما الاذين الاربعان لا خلافة فيها اصلا بين المسلمين كتاب والسن والاجماع والاجماع لا خلافة فيها بين المسلمين لأنه ممكن الكتاب والسنة والإجماع ليس من المسلمين لكن أصحاب أمر عقلي لا يخالف فيه عاقل إنما القياس فيه خلاف بين أهل القبلة لكن هذا خلاف غير معتبر خلاف من؟ خلاف الظاهرية وهم محجوجون بالإجماع وقد أطال العلماء في رد على الظاهرية في كتب الأصول وممن أطال في هذا أيضا ابن القيم في أعلام الموقعين فقد أوسعهم ردا في عدم الاحتجاج بالقياس اي ربا وقد في اصول اربعة اخر وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسفه في احدى الروايتين اختارها التميمي وهي قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهي قول الاكثرين شرع من قبلنا وهو ما ثبت في شريعة نبي من الانبياء وكيفية الوقوف على ذلك تكون بالكتاب والسنة لأننا لا نصدق ما يقبل نبيه أهل الكتاب ولا نكذبه إذا لم يلد في الكتاب والسن فبحث المسألة أو محل النزاع فيما عرفنا ثبوته في شرعهم بإخبار شرعنا لا بإخبارهم هم يعني لو قال اليهود أو النصارى أو غيرهم عندنا في كتبنا كذا وكذا ليس هذا مما اختلف بين العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا إنما اختلف فيما قاله الله في القرآن أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إنه شرع من قبلنا هل ذكر هذا بطريق معتبر وهو الكتاب السنة يجعلنا نحتج بهذا ما لم يأتي شرعنا بخلافه او ليس شرعا لنا حتى يأتي شرعنا بموافقته الصحيح الذي عليه الجمهور وهو المذهب عندنا ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه لان الله قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدف ولغير ذلك ان الادلة المذكورة في موضعها فاما ما غيره الشرع مثل يعني شرعنا أتى بخلاف الشرائع السابقة مثل التوبة توبتهم من قبل كانت بقتل أنفسهم توبتنا نحن بالندم والعزم على عدم العود وترك الذنب وكانوا, وكانوا إذا أصابهم البول اليهود يقضيضون هذا الثوب الذي أصابه البول يقطعونه ونحن نغسله فقط وكانوا إذا حضت فيهم المرأة لم يؤكلها ولم يشاربها ونحن نقربها إلا في النكاح على خلاف فيما في النكاح يعني على خلاف ستبق بيانه من قبل لكن نقربها في الجملة وقول تعالى على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر حرم الله عز وجل على اليهود بعض المأكلات ولكن الله عز وجل أباحها لنا فلا يحتج أحد حينئذ بما كان عليها ولا لأنه شرع, شرع تغير وكذلك بناء المساجد على القبور بناء المساجد على القبور قال الذين غلبوا على أمرهم لذلك فذن علي وجاء شرعنا باللعن في ذلك لعن النبي عليه الصلاه والسلام المتخذين على المساجد على على المقابر المساجد والسرج وقال لعائشه رضي الله عنها اولئك كانوا اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله واعلم أن مساله بناء المسجد على القبر تسلف عن الصلاه في المسجد الذي فيه قبر فالبناء محرم أما الصلاة ففيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور وذهب الحنبلة إلى البطلان ولكن في صور معينة وليس في عموم الصور كما يفهمه أو كما يظنه بعض المعاصرين فمثالة شرع من قبلنا ليس الكلام فيما دل الشرع على خلافه مثل بناء المساجد مثلا أو مثل صناعة التماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فليس البحث في هذا لأن شرعان مقدم وناسف بلا إشكال لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب بحق مصدقا لما بين يديهم الكتاب ومهيمنا علي فالنبي عليه الصلاة والسلام غاضب لما رأى التوراة في يد عمر وقلأ متهوكون فمعلوم أن هذا ليس فيما جاء شرعنا بخلافه وأيضا ليس فيما جاء شرعنا بوفاقه لأنه يكون الحجة هنا في الشرع مثل القصاص القصاص موجود عند اليهود وموجود عندنا وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره وهو أيضا مفروض علينا كتب عليكم القصاص في القتلى لكن البحث فيما ليس عندنا فيه دليل إلا أنه في شرع من قبلنا طب كيف نعرف أنه شرع من قبلنا. بأن الكتاب أو السنة فيهما ذلك ولا تكاد تجد مثالا لهذا لا تكاد تجد مثالا لهذا والحجة حينئذ بدليل الشرع إن الله قال فهو بهده مختلف يعني أيضا نحتاج على شرعية ذلك بدليل شرعي وأما ما يخبرنا به أهل الكتاب مما ليس في كتابنا ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس في شرعنا ما يخارقه أو يوافقه فلا عبرة به لأنه ليس لنا طريق صحيح لمعرفة أن هذا شرع من قبلنا لأن كتبهم محرفة فلا لا نصدق ولا نكذب بعض الاغراض المعاصرين يقولون ان النقاب من شريعه اليهود وبل كده عشان يقولوا للناس ايه ما تعملوش بيه لان ده لا الله الحمد لله اديتونا تاكيدا لأن, لان الشرائع متفقه على الاصول إنما شرائع تختلف في, في الفروع أما الأصول أصول الديانات اللي هي العقائد والأخلاق والنهي عن منكرات الأمور كالسرقة والزنى ونحو ذلك فإذا متفقنا عايبنا شرائع فكون النقاب يوجد في شريعة اليهود ويوجد عند النصارى ويوجد عندنا ده نبي خلينا نزد تمسكاً به أيها الحمق والمغفلون ولا يجعلنا يعني لا تتاعد عنه نحن كده الحمد لله زدنا ثباتا وعلمنا انه ما من شريعة من شرائع الله التي انزل على انبيائي ورسلي الا وفيها الامر بستر المرأة سترا كاملا فاتاهم الله من حيث لم يحتسب طيب شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه وهذا هو الصحيح وقيل ليس شرع لنا حتى يأتي اشرعنا بموافقته فحينئذ المرجع الى الشرع ليس الى, الى شرعنا نحن ليس الى شرع من قبلنا ثم انتقل الى قول الصحابي يسرى وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف فالروي انه حجه يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك وقديم قولي, وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب وقيل القلفاء الأربعة وقيل أبو بكر وعمر فأين اخترف قال وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف هذا تحرير لمحل النزاع قول الصحابي المراد به هنا ليس من لقي النبي عليه السلام مرة من الأعراب الذين شاهدوا النبي عليه السلام مثلا مرة في حجة الوداع فهؤلاء ليس لهم الفقه الذي عند من خالط النبي عليه السلام ومع ذلك الصحابة الذي عاش مع النبي عليه السلام ولقيه فترة وسمع منه فهو أولى بفهم الوحي وأولى بالفقه من غيره ثم المراد بالقول هنا القول والفعل فالمراد مذهب الصحابي كما عبر امام الحرمين وغيره المراد هنا مذهب الصحابي قولا كان او فعلا ثم الصحابي اذا كان قوله او فعله له يعني قد, قد قال او فعل, قال قوله فعل فعلا وشاع وانتشر ولم يظهر مخالف فليس من مسألة قول الصحابي بل هو من مساله اجماع السكوت لهذا قال قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف إذا لم يظهر له مخالف لكنه لم ينتشر لأنه لو انتشر وشاع فإنه يكون إجماعا سكوتيا لكن مراد هنا قول صحابه لم يشع ولم ينتشر ولم يظهر ولم تمر المدة التي تجعلنا نحكم نحكم بأنه إجماع سكوتي هذا حج وبشرط أن لا يخالفه غيره من الصحابة فإن خالفه غيره من الصحابة يعني قول لابن عباس مثلا وقول لزيد بن ثابت قول لابن عمر وقول لابن عباس قول لأبي بكر وقول لعمر مثلا فليس أحدهما حجة على الآخر ولا حجة على غيرهما لكن لا نخرج عن واحد من القولين احنا قلنا لا بد أن تأتي بقول ثالث لكن لا يكون حجة إلا إذا خال من المخالفين ولم يشع وينتشر فيكونوا إجماعا سكوتيا ومن ذلك أننا احتججنا بقول ابن عباس الطاف بالبيت صلاة ولم يظهر لهم مخالف في ذلك فقلنا أن الطاف اشترطوا لهما يشترطوا للصلاة واحتججنا بفعل ابن عمر على الاخذ من اللحية واحتججنا بفعل ابن عباس عمر بن حريف على التعريف في عرفة يعني ايه التعريف في يوم عرفة أن يجتمع الناس في, في الأمصار في غير عرفة على ذكر الله عز وجل في آخر يوم عرف يذكرون الله تعالى في المساجد فعله ابن عباس وعمر بن حريف قال بعض المعصرين بدعة وعجب أن إذا كان هؤلاء المعصرون يقولون قول الصحابة حجة فكيف يكون بدعة فعله ابن عباس ومن وعمر بن حريف وكذلك السبحة لو أردنا أن يعني نوسع المجال السبحة مشروعة بقول الصحابة أو بفعله لأن أبا هريرة كان يسبحه على الحصى ولا فرق بين أن تعقد على بين أن نسبح بالحصى بين أن تجعلها منتظمة في خرز معين لذلك نقول السبح ليست من البرع كما سبق لنا وكذلك مسح الأذنين بمسح مستقل عن الرأس فإنه وإن لم يصح فيه حديث لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يفرد الأذنين بمسح غير الرأس وكذلك أن تشرع في العدد لأن أبا هريرة زاد من كيسه ولكن قول الصحابي حجة فأبا هريرة كان إذا غسل يشرع في العضبين ومثلة كثيرة على هذا في قول الصحابي مليئة كتب الحنبلة والحنفية أشهر من يقول بقول الصحابي وكتبهم مليئة بالأمثلة على ذلك خلاص بقى نقول لك شاي مثل واحد يكفي جواز إيه السبح يعني ايوه لا قلوا صحابي حجة ان يبقى مشروع اختلف من شيء الى شيء انا مقولش السبحة افضل من عدمها لا اقول هذا لان عندي حديث يدل على ان الافضل عدم السبح اعقدنا بالانابل فان هنا مسؤولات مستنطقات لكن, لكن هناك فرقة ان تقول السبحة مفضولة وان تقول انها بدعة بدعة دينا لا اعرف قائلا بها وانا تتبعت المسألة والسيوط له كتاب في السبحة ومشروعيته طيب. قول يق... نعم وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروح أنه حج هذا والصحيح أن حج يقدم على القياس لأن القياس لا يعارض اصلا آخر وقول الصحابي دليل من أدلة يعتبر في منزلة الآثار والنقولات فمقدم على القياس ولهذا قدمه الإمام أحمد على القياس في مسائل ويخص به العموم سبق هذا في زلة المخصصة أن قول لو أنه قولي اصحابه لو قوله انه حج فإننا نخص به العموم لأنه حجة كما نخص العموم بالقياسة وبالمفهوم وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية هو مذهب الحنفية ومذهب الحنبلة ومذهب المالكية وأحد قولي الشافعية قول الشافع في القديم واختلف هل في الجديد خالف هذا او لا وأطال الشافعية في البحث في ذلك جدا بن السك في رفع الحاجب وزاركاش في البحر المحيط بحث المسألة بحثا مطولا وابن القيم ايضا له كلام في اعلام الموقعين وان كان الذي ينبغي ان يأخذ مذهب الشافعي من الشافعية مش, مش من ابن القيم يعني بعض الناس اذا اراد ان يفصل المسألة يقول لك وقال ابن القيم ان الشافعي لا يعرف له خلاف قول القديم على العين والرأس ولكن انما يرجع في تفسير كلام الامام باصحابه اهل مذهبه وانحنا عندنا في كلام اهل مذهبه من البيهقي والزركاشي وابن, وابن السبكي وغيرهم ما يجعلنا مصمئنين أكثر والذي يظهر فعلا ما قاله ابن القيم إن الإمام الشافعي يقول بحجية قول الصحابة ولكن أنا أقول على طريقة العرض يعني لا تقول ابن القيم جذب بكذا لأن عندك من الشافعية بعض الناس عندهم قصور في النظر أنا ما أقول لكش ما تقولش ابن القيم لكن بعض الناس لا يعرفوا المسائلة إلا عن طريق ابن القيم وابن تيمين برضو مش مشكلة بس لا تعتقد حينئذ انك حصلت كل شيء وانك وقفت على ما لم عليه غيرك مع انك مقلد وتنعى على غيرك التقليد وانت قاصر النظر على كتب امامين فقط من ائمة المسلمين الكثيرين ثم تتدعي بعد ذلك ان غيرك متعصب وانت اشد تعصبا وهذا يقع كثيرا لكن من يأخذ من ابن تيمية وابن الغزالي في غير العقيدة يعني ومن الجويني ومن الامدي والرازي وابن الحاجب وكذا وكذا يتسع نظره و يعني يعرف من الأمور التي تخفى على من ضاق عطنه واقتصر على كتاب واحد ما يعرف بالتجربة قال وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب الصاب أن قول الصحابي حجة قال وقيل الخلفاء الأربعة يعني الحجة في الخلفاء الأربعة بكره عمر وعثمان وعليه دون غيرهم وسبق أنه ليس كذلك فهو ليس إجماعا وهو حجة لأن قول الصحابي حجة لا لأنه بخصوصه حجة وقيل أبو بكر وعمر وهذا ايضا رجع فيه إلى أحاديث مثل اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر وإن يطيعوا أبو بكر وعمر يرشدوا ونحو ذلك مما جاء في فضلهما رضي الله عنهما واعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس تمسكا بأقوال الصحابة وكثيرا ما يخفى وجه استدلاله ووجه قوله في مثال لأن الناظر قاصر النظر على الكتاب والسنة فقط ولا يعرف أقوال الصحابة فيقول ليس للإمام أحمد دليل ويكون له دليل من قول الصحابة والإمام أحمد أعلم الناس بالآثار وكان الإمام الشافعي يراجعه في ذلك ويسأله عما خفي عليه من ذلك وقال له إذا علمت الحديث حجازيا أو شاميا أو يمنيا فأخبرنا به حتى نقول به وأجاب الإمام أحمد عن ستين ألف حديث بحدثنا وأخبرنا ستين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا ستين ألف مسألة عارف أنت مستعد لنا بقوله ده ستين ألف مسألة يقول فيها حدثنا وأخبرنا وكان يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون وسئل عن من يفتي بعد أن يحفظ مائة ألف حديث قال لا قال مائتي ألف قال لا قال ثلاثمائة قال أرجو والمراد بالمليون هنا الموقفات والمرفوعات والمقطوعات واختلاف الطرق لأن الحديث أصلا لا تصل إلى مائة حتى نقول مليون لكن مراد الآثار عن الصحابة وغيرهم ومسنده أكثر من ثلاثين ففيه ما في الكتب الستة وزيادة عليها حينئذ لا يجوز لغير مبتدئ أن ينظر فيقول ليس للإمام احمد دليل عن هذه المسألة الكلمة دي كبرت من كلمة كبرت من كلمة لين يتكون ليس له دليل معنى أنك طلعت على الأدلة وعلى ما نظر إليه الإمام ثم بعد ذلك وانت قاعد فوق بقى كده في الدور الاخير وشايف العلماء كلهم تحتيك وتطلوا عليهم من علن تعب بقى تقول ده صح وده غلط وتعمل علامات ده علامة صح وده علامة غلط وده غلط وده صح وده بيسهم وده بيسهمش وانت قاعد فوق خارص صح لكن تقد في القاع في الدور الأرضي أو حتى يس وعملت بص صفوفة مش شايف طبعا حتشوف ايه نطحات تحاب وتقول صح وغلط. ليس لك ان تتكلم في هذا انما يتكلم من اهل العلم هم الذين يقولون في دليل ولا في جدلي طب هذا الدليل له واجه منوش واجه فعلى الانسان ان يتقي الله ويعرف قدر نفسه ثم قال فان اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الاغذب احدهما الا بدليل نعم لان قول الصحابة حجة اذا لم يخلفه غيره فاذا اختلف الصحابة على قولين او فيرجح بينهم بدليل اخر من كتاب او سنة او, أو ايه أو اجمع لهم اختلفين أو, او نحو ذلك من الادل واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله يعني قالوا اذا اختلفوا فلك ان تأخذ بأحد القولين الا اذا حصل انكار من احدهم على الاخر صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين